بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المرتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه الماتفة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهبة مصر للطبعي والنشر بالقاهرة تحليل كتاب الحروف لعل علي بن عيسى الرماني ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاليس الذي أشار إليه ابن النبيم حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب أريسطاليس على ترتيب حروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مون ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف مون في لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم سنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية في وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين التاء الكاف اللام، الواو الحروف الثنائيه وقد أوردها على النفق الآتي أم، أم،, أم أم إن أو أي لا ما و ه بل عن من قد كي لم لو هل مد الحروف الثلاثيه منذ نعم بلى ثم جيري خلا رب على سوف ان ان ليت ألا لا الى أي ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا لوم لعل ألا أما إما هلا لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يرد بل بعد يا، وقد بعد من ومذ بعد هل وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعيه قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كان يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تنظي في الطريق حتى يلتوي عليك أو يغنق في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين أعامل هو أم هو هامل ثم يرد الاستعمالات, المخت... يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحات وما حكي عن ائمتهم كالخليل وسيبويه والمازني والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائي والفراء وقد رايته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 إمام ضار من حديث. وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصول النحوية كأن يقول المضمر يرد, يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر أو يقول يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فعلين. والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيب فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شاذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحات في قراءات للقرآن الكريم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 وقد يقع الأمر موقع الخبر فقوله تعالى فلنجد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما اورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف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 أذن لكم أن على الله تفترون أهد حرم أم الأنثيين ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضره قومه يوبخهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك يكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوزوا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 ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أما أحسنت إليك ألم أكرمك ألست بخير من زيد والجواب بلى وين شئت قلت الست خيرا من زيد قال جرير انستم خيرا من ركب المطايا وان العالمين بطون راحي ويكون تسويه وذلك في اربعه مواضع وهي ما ابيلي قمت ام قعدت وليت شعري اخرج ام دخل وما ادري اجن ام اقام وسواء علي اغضبت ام رضيت قال الله تعالى سواء علينا او عذبت ام لم تكن من الواعظين وقال حسان ما ابالي اندب الحزن تيسم ام لحاني بظهر غيد لايم اشياء الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله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 والحزن ما غلظ من الأرض لحاني لا من انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مدت ولم تحذف لأن لا يشتبه الاستفهام بالخبر وذلك كقولك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 قول ذر رمة ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجوم حشية الرمه بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية قال أبو عمرو بن العلاء بدأ الشعر بمرئ القيس وختم بذر رمة مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومئة أربعين سنة قال الأصمعي مات ذو الرمة عطشان وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم, تكلم به قوله مخرج الروح من نفسي إذا احتضرت وثارج الكرب زحزحني عن النار والشاهد أول قصيدة لذو والروايه في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزله ما الصبابه من عينيك مسجون وفي الاصل خلقاء وهو تحريف وترسمت نظرت رسومها والصبابه رقه الشوق مسجون مصبوب صبى ويروى توسمت وتوهمتي بدل ترسمت انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا فقوله ايا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالمي حاشيه البيت لذررم من قصيدته التي أولها خليلي عوج اليوم حتى تسلما على طلل بين النقى والأخارم والوأساء في الشاهد رملة يقول أنت أحسن أم أم سالم انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفصل بالالف ويلين الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين واقترات القراء بالاوجه الاربعه وانما لم تعمل الهمزه شيئا وكانت من الهوامل لانها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفه لم يعمل شيئا وانما يعمل الحرف اذا اختص باحد القبيلين دون الاخر الباء وهي من الاوامر وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بأن الكاف على هذا بالكافي لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور, أضفت المرور بالباء إلى زيد وتكون للاستعانه كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمديه وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحي عذات أمره وهو ضامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه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 والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حدث الفاعل ولأن الاستعمال لا يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس أميرة ودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرأنا هي حشية عبد بن الحسحاس وسحيم شاعر مخضرم كان أسود اعجميا من شعره الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع انشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارض إنه لمن أهل الجنه انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاب وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تنى بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدا نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول ابن حسن وقد قيل الخبر محدود والباء في موضع الحال وهي متعلقة بمحدود والتقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج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 ففيه وجهان أحدهما أن تكون الباء للتعبية كقولك ذهبت به في معنى أذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما إنما مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تنيء العصبة والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه والثاني أن تكون الباء في موضع الحام والتقدير تنبت وفيها الدهم كما تقول خرج بدرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله وعز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإننا يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالموردي حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشفر أو سبعة حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأما من قرأ تنبت بضم التاء فيجوز أن يكون الباء الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفتوح محذوف والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعي نبت البقل وأنبت في معنى وأنشد لزهير رأي رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري وأولها إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل والشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلم وقد كان لا يسلو وأكثر من سلم التعانيق فاستقلوا اتعطي الحاشية من فضلك تابع بقية المال احدتها هو هنا ثلاثة اوجه احدها انها دخلت لتوكيد النفي وذلك ان الكلام يطول وينسي اوله وينسى أوله فلا يعلم أكان في أوله نفي أم لا فجاءوا بالباء لتكون إشعارا بأن أول الكلام نفي وهذا قول عامة البصريين والثاني إن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاءوا بالباء ليصلوه بها إلى حرف النفي والثالث إن النفي إنما يقع عن إنجاب فكان قولك ما زيد قائما جواب من قال إن زيدا قائم فإن قال إن زيدا لقائم قلت أنت ما زيد بقائم فالباء بإزاء الله وما بإزاء وهذا القول للكوفيين وإنما عملت الباء لاختصاصها بقبيل ما وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت لعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر وجواب ثاني وهو أن علامة الجر الكسرة والكسرة من الياء ومخرج الياء من وسط الحنك والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه واعطيت حركة متوسطة بين حركتي المرفوع والمنصوب لان حركة المرفوع من الشفتين وحركة المنصوب من الحلق والحلق متوسط بينهما وهذه علة جميع حروف الجر في العمل التاء من العوامل إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم نحو تالله لأخرجن وفيها معنى التعجب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإنما لم تعمل بسم الله عز وجل بأنها بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب القسم الباء لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتنسقها بها ثم يبدلون منها الواو لقرب أحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى فأما في المخرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو وأما المعنى فلأن الباء للانصاق والواو من والالصاق والجمع يتقاربان ثم أبدلوا التاء من الواو كما ابدلوها في تخمة وتكأة وتراث وتجاه والأصل في هذه الأشياء الواو لأنها من الوخامة ومن توكأت ومن ورث ومن واجهت فقالوا كالله وأصل والله بالله ولهذا نظير وذلك أنهم يقولون أسنى القوم إذا دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجدبه فإن قالوا أسنى القوم لم يكن ذلك إلا في المجدبه وذلك أن التاء بدل من الياء في أسمينا والياء بدل من لام الفعل التي هي واو الا قول من قال سانهت فلما كان بدلا من بدل انزمت شيئا واحدا إشعارا بذلك وخصوا بها اشهر اشهر الاسماء وهو الله عز وجل ومثله ال افلاطون والاصل اهل فقال القراء آل الله فقالوا القراء آل الله وقريش آل الله وقالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقول آل المدينة ولا آل البلد وما أشبهه لما تقدم وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأني وهي ساكنة أبدا نحو قامت هند فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قامت المرأة وإنما عملت التاء في المقسم به لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر لأنها وصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء ولأنها بدل من عام فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملا وأما التي تدخل علامة لتانيث العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما يجب في حروف المعاني ولم تعرض لها علة تخرجها عن أصلها فأما التقاء الساكنين فعارض لا يعتد به ألا ترى أن حركته لا يرد لها المحذوف نحو رمت المرأة ولو اعتد بها لرجعت ألف رمى السين من الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه ولولا ذلك لوجب أن تعمل لأنها مختصة بالفعل ومعناها التنفيذ وذلك قولك سأخرج وسأذهب فهي عدة وتنفيذ كما قال سيبويه وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء والسين في كلام العرب على خمسة أوجه سين الاستقبال وسين النقل كما كقولك استنوق الجمل وسين الطلب استسقيته فسقاني وسين الوجدان استحسنته أي وجدته كذلك والسين الزيادة نحو سلم واستسلم ونحو أخرج واستخرج الفاء من العوامل لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخر ولها ثلاثة مواضع العطف والجواب والزيادة فالعطف نحو قولك رأيت زيدا فعمرا وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهله والجواب على ضربين أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن وذلك في ستة مواضع والثاني أن تستأنف الكلام بعدها فأما المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني والعرض والعرف وإنما احتيج إلى إضمار ها هنا لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول فإذا قلت اين بيتك فازور كان التقدير ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير ويجوز الرفع على القطع والاستئناف وقد قرئ فيسحتكم رفعا ونصبا ألم تسأل الربع القواء فينطقي؟ وهل تخبرنك اليوم ببيداء سملق واما قوله تعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير فخبر وان خرج مخرج الاستفهام وتقديره قد رايت ان الله ينزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل فيه والله أعلم فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحد فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء وذلك قولك لا تدن من الأسد فيأكلك ولو قلت لا تدنو من الاسد ياكلك لكان محالا لانك تجعل المباعده منه سبب الاكل الا ترى ان التقدير الا تدنو من الاسد ياكلك فان جئت بالنساء حسن لان التقدير لا يكون منك دنو الى الاسد فاكل منه واما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وذلك نحو قولك ان تقصدني فاكرمك ومن جاءني فاحسن اليه قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وأما زيادة التاء فنحو قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والمعنى إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فروا منه أو لم يفروا يلاقيهم هذا هو الظاهر ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت ينجيهم وقد جاء الشرط المحفو على هذا التاويل قال زهير ومن هذا أسباب المنايا يملنه ولو رام أسباب السماء يسلمي حاشية الشاهد من معلقة زهير ويروى وإن يرقى كان ولو رام يقول ومن خاف أسباب الموت أدركته ولم ينفعه خوفه منها ولو رام الصعود إلى السماء رارا منها وبعيدا عنها انتهت الحاشية ومنما جاءت فيه زائدة قول نمر بن تولد لا تجزعي إن فسا واذا هلكت فعند ذلك فاجزعي حاشية نزل بالنمر بن عمر بن تولد اخوان في الجاهليه فعقر لهم اربع قلائص وشبا لهم خمرا كثيرة فلامتهم راته على ذلك فقال ابياتا منها لا تجزعي ان منفسا اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي وإذا أتاني إخوتي فذريهم يتعللون في العيش أو ضمحوا معي لا تطرديهم عن فراشي إنه لا بد يوما أن سيخلو موضع انتهت الحاشية لابد بد أن تكون إحدى الفائين زائدة لأن إذا إنما تقتضي جوابا واحدا وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضا من ربا وأنشد فمثلك حبلا فاضطرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم والبيت لمرئ القي وأنشد فإن أهلك فذي حنق لظاه، وكاد علي يلتهب التهابا حاشية مريا نهب مكان حنب والبيت وربيعة مكروم الضبين ابن مكروم الضبي ابن مكروم الضبي احد شعراء مبر مخضرم عاش مئة سنة انتهت الحاشية والوجه عند البصريين ان رباها هنا مضمرة وهي العاملة للتاء يدل على ذلك قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله فجر بإضمار ربا ولا عوض منها هاهنا الكاف وهي تجر ما بعدها وتكون اسما وحرفا فمثال كونها اسما مررت برجل كعمر وموضعها هاهنا جر لأنها وصف لرجل ومن كونها اسما قول الاعشاء اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فالكافها هنا في موضع رفع لأنها فاعلة ومن كونها اسما قول امرئ القيس ورحنا لكبن الماء يجنب وسطنا, وسطنا تصيد فيه العين ويرتقي حاشية يقول رحنا بطرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعته وابن الماء طاهر وقوله واصطنا يعني بيننا وقوله تصوب فيه العين طورا وترتقي يقول تنظر العين إلى اعلاه وأسفله من إعجابها به انتهت الحاشية وتقول مررت بزيد كالأسد فموضع الكافي نصب على الحال من زيد وتقول ما زيد كعمر ولا شبيها به إذا عطفت شبيها على موضع الكافي في لغة أهل الحجال وإن شئت ولا شبيه على لغة بنتمين ويجوز ولا شبيها تعطف على عمر كأنك قلت ولا كشبيه وأما كونها حرفا فنحو قولك مررت بالذي كزيد فالكافها هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمر؟ حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمر فأما من قرأ تماما على الذي أحسن فبعيدة عند النحويين ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام لأن الخليل حكى ما أنا بالذي قائل لك شيئا وإنما جاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفا كما توصل بفي في قولك مررت بالذي في الدار وتكون الكاف زائدة نحو قولك ما رأيت كمثلك والمعنى ما رأيت مثلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى ليس مثله شيء ولا يجوز أن تكون غير زائدة لأنه يصير كفرا وذلك أنه يكون إثبات مثل ونفي التشبيه عن ذلك المثل ويصير كأنه قال ليس مثل مثله شيء وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة ولكن يكون مثل بمعنى ذات على حد قولك مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا وعلى هذا قوله تعالى مجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من أضاف لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل والمثل كالمثل في هذا ومنه قوله تعالى كمن مثله في الظلمات إنما يريد كمن هو في الظلمات والله أعلم فكان التقدير عنده ليس كذاته شيء أي ليس مثل ذاته شيء وهذا التأويل فيه بعد لأن المثل إنما يكنى به عن ذات الشيء في الأناس لأن بعضهم مثل, مثل لبعض في بعض الأحوال والله تعالى لا مثل له ومن زيادتها قول الآخر وصاليات ككما يؤثين حاشية وصاليات بالجر عطف على مدخول غير قبله في قوله لم يبق من آي بها يحلين غير رماد وخطام كنفين وغير ود جاذل أو ديني الآية جمع آية وهي العلامة ويحلين من حليت الرجل وصفت حليته أي صفته والخطام الزمان وكنتين تسميه كنز بكسر الكاف وهو وعاء الراعي وهو على حدث العاطف خلافا لقول الشمي انه بدل مما قبله وود اصله وتد ادلت التاء دالا وادغمت والجاذب المنتصب والصاليات الحجارة المحترقه ويؤثون بياء مذمومه وهمزه مفتوحه وساء ساكنه اي يجعلن اسافي للقدر يوضع عليها عند الطبخ وجاء به على الاصل المرفوض والا فالقياس حذف الهمز كيكرم في اكرم اي وغير حجاره محترقه من جدار الدار ككمن أي كحجارة يطبخ عليها في السواد انتهت الحاشية والمعنى كما يؤث فينا ومثله فسير مثل كعصف مأكول أي فسير مثل عصف تقدر زيادة الكاف لأنها حرف ولا تقدر زيادة مثل لأن اسم والأسماء لا تكون لغوى ومن زيادتها لواحق الأقرب فيها كالمقق أي فيها مقق اي طوله وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون حادية وذلك أن الفتح أخف الحركات فاختير لها لذلك امام تكون مفتوحة ومكسوره فالمفتوحه من الهوامل لا عمل لها وهي تكون للتوكيد في المبتدا نحو قولك لزيد أفضل من عمرو وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدا فقال ام الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه وتدخل في خبر ان توكيدا ودخلها يجب كسر إن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت ان لتوكيد الجملة وكان حقها أن تكون قبل ان إلا أنهم كره الجمع بين حرفي التوكيد فزحل كلام إلى القبر وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة وإن عاملة فكان تقديم العامل أولى وقد يضطر ويدخل اللام قبل إن وذلك مع إبداله الهاء من الهمزه قال ألا ياسنا برق على قلر الحمى لهنك من برق علي كريم حاشية البيت لأبي تمام حبيب بن اوس يمدح المعتص من قصيدة مطلعها رقت حواش الدهر فهي فه مرمر وغدا الثرى في حليه يتكسر انتهت الحاشية وقد يضطر فيأتي وقد يضطر فياتي بلا ميل في نحو قولك لهنك لقائم وهو قبيح وقد جاء به بعض المولدين وهو حبيب فقال اربيعنا في خمس عشرة حجه حقا لهنك للربيع المزهر وقد ادخلها بعض الشعراء على خبر أمسا انشد تعلب مر عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سالوا أنت لمجهودا وحكى قطرب أراك لشاكمي وإني أراك لسمحا وحكى يونس زيد والله لرافق بك وقال كثير وما زلت من ليلى لد ان عرفتها لك الهائم المقصى بكل مرادي وقد ادخلوها على خبر لكن وانشدوا ولكنني من حبها لعميد وقد ادخلوها على خبر ان المفتوحه انشد قطرد الم تكن حلفت الله العلي إنما طاياك لمن خير المطي وهذا كله شاد لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه ومن لام الابتداء قولك لعمرك وتكون اللام جوابا للقسم وتلزمها إحدى النونين وذلك نحو قولك لتخرجن ولتكرمن عمرا وتأتي مع ان توقئه للقسم وانذارا به كقولك ما كنت قمت لا واذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد كقولك والله لقد قام زيد ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقد كثير لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي هشية البيت قصيدة لكثير عزة مطلعها أنا حي يا ليلى أجد رحيني وآذن أصحابي غدا بقفولي ورواية البيت في الأماني لقد كذب الواشون ما, ما بحت عندهم بليلا ولا أرسلتهم برسيلي وقد تحذف قد قال امرؤ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام سمائن من حديث ولا صالح حاشية البيت من قصيدته التي أولها إن صباحا أيها الطلل البالي وهم يعما من, من كان في العصر الخالي والفاجر هنا الكاذب والصالي الذي يستلي بالنار يقول لو لما خوفتني من السماري أقسمت لها كاذبا ان ليس منهم أحد إلا نائما وربما حذفت لام القسم لأن النون يدل عليها قال الشاعر وقتين مره أسأرن فإنه فرغ وإن أخاكم لم يسأري وأجاز حذف النون وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام وابقى النون وعلى هذا تأول رواية قنبل لأقسم يوم القيامة قالوا حذفت النون لانها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحام وهذه القراءة فيها نظر وتكون اللام جوابا للو ولولا في قولك ولو جاء زيد لاكرمته ولولا أخوك لاحسنت اليك وقد تحذف هذه اللام واما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين الجر والجزم في الأسعام وهما متغايرتان وإن اتفق لفظهما فالجاره نحو قولك المال لزيد والحبل للدابة فاللام الأولى للملك والثانية للاختصاص فإن دخلت هذه اللام على مضمر فتحت وذلك نحو قولك المال له والثوب لك وفي فتحها وجهان أحدهما أن أصلهما الفتح وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأن المضمرة ورد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر والوجه الثاني انها إنما كثرت مع المظهر من فرق بين لام التوكيد وبينها وذلك أنك لو قلت إن زيدا لهذا وأنت تريد الملك والاستحقاق للتبس بقولك إن زيدا لهذا أي هو هو فلما اتصلت بالمضمر استغني عن الفرق لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع. تقول إن زيدا لك إذا أردت الملك والاستحقاق وإن زيدا لانت إذا أردت أنت زيد وهذا قول في بوي من فضلك تابع بقية بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكا بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقصة أن تقدم لكم هذه المادة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني وقد تدر أن بعد لام الجر وذلك في موضع أحدهما أن تكون في معنى كي وذلك قولك جئت لتكرمني والمعنى جئت بان تكرمني ووجود إظهار أنها هنا وقد تقع هذه اللامة بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أو فكانت عاقبته أن كان لهم عدوا وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولداً وبعض النحويين يسمي هذه اللام لام السيرورتي أو ليصير لهم أو تصار لهم الثاني أن تكون بعد المفهوم وذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين والمعنى بان يذر المؤمنين ولا يجوز إظهار أن ها هنا لان المعنى ينقرض ولان هذا جواب من قال سيقوم زيد فكما يجوز ان يفرق بين السين والفعل فلذلك لا يجوز ان يفرق بين اللام والفعل وأما الجاذنه فلوم الامر وذلك نحو قولك ليقم زيد والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائب وذلك نحو قولك لتعل بحاجتي ولتجزي علينا وكذلك فعل المتكلمين نحو قولك لنقم والنخرج قال الله تعالى ولنحمل خطاياكم وقد يؤمر بها المخاطب وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازيه لتأخذوا مصاصكم وقال مرة أخرى لتقوموا إلى نصاثكم وقرأ فبذلك فلتفرحوا وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله فلينجد له الرحمن مبكى وهذا النسل نقض الأمر ومعناه الخبر لأن القديم لا يأمر نفسه ومن حكم هذه اللام أنها إذا دخلت عليها الفاء هم تسكن كقولك فلوقم زوجي وكذلك الواو نحو قولك وليخرج أخوك ويجوز الكسر والاسكان أكثر وإنما اسكنت لأن الفاء والواو والكسلان بما بعدهما وما يجوز الوقف عليهما فيشبه وعلى هذا قال فهي وهي وإن كان في موضع الفاء والواء حرف على حرفين فصاعدا كسر اللام لا غير عند البصريين وذلك نحو قوله بل يقوم زيد إما ليخرج عنهم قال الله تعالى إما ليقبض ففهم فأما من أسلم اللام من القراءي فالبصريين ينكرونه عليه ومزاجه في الساكنه الاوسط فكانه نيا يقف على المينا الاولى وابتدا من يقبو وقد اسكن ما هو ابعد من هذا وهذا قول امرئ القيت اليوم اشرب غير مستحسد اثما من الله ولا واغل حاشية رياوة الديوان فاليوم غير مستحقظ اسما من الله ولا واغل وغير مستحقظ اسما من الله أو غير مكتسبه ولا محتمل واسله من حمل الشيء في الحقيبة فضربه مثلا والواغل الداخل على القوم واشربون ولا يجعى يقول إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا يأسم ويكرم نفسه عن أن يشرب الوغن انتهت الحاشيه وكان الأصل فاليوم أشرب غير فأسكن الباء على التشبه بقولهم في عضد عبد وفي فه فهو وفيه وفيه بعد لان هذا متصل وذاك منفصل وهو في الايه اسهل على نحو ما ذكرناه وكثرت اللام الجازمه حملا على الجاره لانها نظيرتها وذلك أن الجزم في الافعال نظير الجر في الأسماء فلما كانت اللام الجاره مكسوره لما ذكرناه قبل هذا كسرت هنا حملا عليها الواو من الحروف الهوامل وانها تدخل على الاسم والفعل جميعا ولا تختص باحدهما اقتضى ذلك الا تعمل شيئا لانها ليست بالعمل في الاسم احق منها بالعمل في الفعل ولها معان منها ان تكون عاطفه جامعة كقولك قام زيد وعمرو يحتمل ان يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل ان يقوما معا في وقت واحد ودلك على ذلك قوله تعالى فكنت كان عذابي ونذر والنذر قبل العذاب بدلاله قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال حسان بها ليل منهم جعفر منهم وابن أمهم علي, علي ومنهم احمد المتخير وذهب قطر وعلي بن عيسى الربعي الى أنه يجوز أن تكون مرتبه نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم وهذا كلام مرتب ويؤنس هذا أولى قوله تعالى وهو الذي كث أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطء ملكة وأنه لو كث أيديهم قبل كث أيدي عدوهم وكان في ذلك نشرة لهم ومشقة عليهم وهذا يؤيد مذهب الشافعي بأن الواو يجوز أن تركب ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة وذلك نحو قولك اتوى الماء والخشبة أي مع الخشبة فحدثتنا وجيء بالواو فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول معه وكان وكرع الحسن الاخفش يذهب الى ان ما بعد الواي ينتصب انتصاب مع في قولك جئت معه فالوجه ما ابدى به لان مع ظرف وزوج وما يجري نجراه لا يجوز ان يكون ظرفا ويكون حالا في مثل قولك جئتك وزوج قائما ولقيت عمرا وعبد الله منطلقا او في هذه الحال قال الله تعالى يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم وكان في بويه يمثلها بئن وذلك انك اذا قلت زئت وزيد قائم صلحا ان تقول جئتك اذ زيد قائم واذا كان في الجمله التي بعدها ضمير يربطها بما قبلها جاز حذف الواو وذلك نحو قولك جئتك وابوك قائم ويجوز جئتك وأبوك قائم ولو قلت جئتك زيد قائم لم وجب قلت في دارك أو من اجلك وما اشبه ذلك جاز ويكون قسما نحو قولك والله لاخرجن وهي بدل من الداء في قولك حلفت بالله لاخرجن ولا يجوز ان تدخل على مضمر كما تدخل الداء في قولك به لاخرجن انشد ابو زيد الا هنت امامه باحتمالي لتحزنني فلا بك ما ابالي لأن الباء هي الأصل والواو بدل منها وقد شرحنا ذلك فيما تقدم وتضمر معها رب نحو قولك ورجل اكرمت وبلد دخلت قال وبلدة ليس بها انيس إلا العافية وإلا العيسى حاشية قاله الجردان العود واسمه العامر بن الحارث العافير جنه يعفور وهو ولد بقرة وحشية والعيس بن كسر جنه عيساء وهو الإبن البيه وخالط شيء من الشقرة انتهت الحاسية والجرب ربا مجمر وقال أبو العباس الجرب الوال التي هي عيض من ربا ويضل على فساده نجيء الجر على إذمار ربا ولا عوض منها وذلك نحو قوله رسم دار وقفت في طلم كت أقضي الحياة من جلله وقد جاء الجر مع بل فذلك نحو قوله بل جوزت كبحر كبهر جحفت ولا يقول أحد بل يجر، وقد يظمر مع الواو أن وذلك نحي قولك لا تأكل السمك وتشرب النبل اذا نهيته عن الجمع بينهما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم حاشية من قصيدة اللؤاب الأسود الدؤل منها لا تتبع سبل السفاهة والخمى السفيه معنف انتهت الحاشية فإن أردت أن تنهي عنهما جميعا دزلت فقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومما أذمرت فيه أن قول الشاعر ولبس وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف حاشية هل بيت بموسينا بنتي بجدل تلبية أم يزيد. تجوجها معاوية رضي الله عنه ونقلها من البدو إلى الشام فكانت تحمي إلى اوطانها في أبيات مشهورة منها هذا البيت انتهت الحاشية ومن قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي من وراء حجاب او يرسل رسولا فقرئ رفعا ونصبا فمن رفع فعلى معنى او هو يرسل ومن نسب فعلى اضمار امن ولا وجود ان تكون عاطفة على ان يكلمه الله لان في ذلك ابتال الرسالة وذلك ان التقدير يصير وما كان لبشر ان يكلمه الله ولا كان لله ان يرسل رسولا وهذا فاسد كما ترى وتكون زائدة نحو قولك كنت ولا شيء لك. واختلف العلماء في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وذهب المبرد إلى أن الوازاءدة والتقدير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وأنشد فلما أجزم ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاس عقنقلي حاشية الروايه في الديوان بطن حقف ذي ركام واجدنا قطعنا والساحة امتناء والحقف من الرمال المعوج وقفاس جمع قف وهو ما من الارض وارتفع ومعنى ركام بعضه على بعض والعقنقل المنعبد المتداخل والواو في قوله وانتحى او اعترد زائدة عند الكوفيين وهو عند البصريين للعقل وجواب لما محذوف بعلم الثانة انتهت الحاشية قال والمهنى فلما اجدنا ساحة الحي انتحى والواو زائدة واتت الخليل من الايه والقول فيها حاشيه كذا في الأصل ويدل ما بعدها على أن المراد بها ان الخليل اعصى نفسه من الكلام على الاوه ولم نهتر على أن كفى تؤدي هذا المعنى فيما رجعنا اليه من المعاجم والذي في سيبويه وسالت الخليل عن قوله جل ذكره حتى إذا جاءوها وفتحت ابوابها اين جوابها؟ فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر جوابا من كلامهم بعلم مخبر بأي شيء وضع هذا الكلام. انتهت الحاشية وتتمن عن البيت فقال جواب لما محذوف والتقدير فلما اجتزنا ساحه الحي خللنا ونعمنا ويجيء على قوله ان الجواب في الايه محلوف والتقدير حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها فازوا ونعموا وذهب بعض المفسرين الى ان الواو ها هنا تدل على ان للجنه ثمانيه ابواب قال لان العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعه واحتج على ذلك بقوله تعالى ويقولون سبعه وكاملهم كلبهم وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول ومما يؤنس به قوله تعالى الكائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومثله عَشَرَ ربه إن فلقكم أن يزدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قامتات كائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا وفتحت الوعي على ما يجب في الحروف الأحادية وما سوى هذه من الحروف الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها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 وانما يراد به الجيش وهو واحد يدل على اكثر منه والثاني ان يكون عوضا وذلك على ضربين احدهما ان تكون عوضا من الهمزه وذلك في اسم الله عز وجل الاصل فيه اله فحدثت الهمزه حدثا على غير قياس وعوض منها ام هذا احد قولي في بوي وكذلك قال الفراء الا انه جعل الهمزه قياسا والاصل عنده الاله ثم القيت حركة الهمزه على اللام فصار الله فالتقى المثنان وهما اللامان فاسكنت الاولى وادغمت الثانيه فقيل الله والقول الثاني من قول سيد ويس ان الاصل لاه ثم دخلت التعظيم والتفخيم واستدل على ذلك بقول بعضهم لا لاه ابيك وقال بالاصبع لا ابن عمك لا افضلك في حسب عن ولا أنت بيان فتخزوني حاشيه البيت من قصيده يقول فيها يا من شديد هم محزون أنت تذكرها يا أم هارون ومنها أنت تذكرها من بعد ما شحطت والدهب غلبة حينا ودولين ومعنى الشاهد كما جاء في المغل أول الله دردني عمك لا أفضلت في حشب علي ولا أنت مالكي فتسوسني انتهت الحاشية يريد الله واستدل ايضا بقول بعضهم ما هو يريدون الله فعلى هذا القول تكون الالف التي قبل الهاء وبعد اللام منقلبه عن الواء التي هي عين وعلى القول الاول تكون زائدة بمنزلة الف كتاب والثاني أن تكون عيبا من ياء النصب، وذلك نحو قولهم اليهود والمجوس والأصل يهوديون ومجوسيون فحبثت ياء النصب وعوضت منها أم ويدل على ذلك أن يهود ومجوس معرفتان قال أحار ترى بريقا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارا وقال الآخر قرأت يهود وأسلمت برانها صمي بما فعلت يهود صماني وفي الحديث فخرجت يهود بمساحيها فقالت محمد والخموس ومن هذا قول الشاعر والتين ألأم من يمسوا بهل ابن تيم بن السود المدانيس حاشية رواية البسان ونسبه إلى جرير والكيم الأمل من يمشي والأملهم كلم ابن بهل بن السود المدانيس ورواية الديوان أولاد بهل ما كان كلم ابن قال في البسان وأما قول ابن التيم فانما ادخل اللام على اراده التيمنيين كما قالوا المجوس واليهود انتهت الحاشيه وانما هم تيمنيون والثالث ان تكون بمعنى الذي وذلك قولك القائم عندك زيد اي الذي قام فيقول في المؤنث بمعنى التي نحو القائمه عندك هند ولا بد لها من سلك وهو توصل بكل جلة يحسن فيها الصدق والكذب ولا يدخل الا على اسم الفاعل وقد اضطر الشاعر فادخلها على الفعل المضارع وذلك نحو قوله ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته بالشيخه ليتقصعوا حاشيه البيت بذو خرق الطهوي شاعر جاهلي واليربيع بويضه تحفر الارض والنافق جحر يكتمه اليربوع ويسطره ويظهر جحرا اخر غيره وقوله بالشيخه وهو بالخاء المعجمه رملة بيضاء في بني الاسد وحنظله وليتقسع اراد الذي يتقسع أو اليربوع الذي يدخل في قاسعاته في قاسعائه والقاسعاء جحر آخر من جحره اليربوع انتهت الحاشيه وقال يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدعه حاشية البيت بذي الخرق الطهوي الخنا أم من الكلام والعجم ينوع الأعجم أو العجمان والأعجم هو الحيوان الذي لا ينطق والأعجم من الإنسان الذي في كلامه عجمة سببوه بالحيوان الأعجم وفي الأصل تقول مكان يقول وهو تحرير انتهت الحاشية ومثله. ما إن أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذراء والجدل وهذا من أقبح الضرورات ولا يجوز استعماله في سعة الكلام والرابع أن تكون جائبة وذلك على ضربين احداهما ان أن تكون زيادتها لازمة وذلك كنحو زيادتها في الذي والتي والأصل نيت ولنشكا للتعريف لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف من وما وانما زيبتها هنا بيكون الذي والتي على ما يجب في الصفات من إثبات أب ومن ذلك زيادتها في الآن وليس متعرفا وليس متعرفا بها وإنما يتعرف بأخرى حاشية الآن معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة وهو الحضور أو بتضمنها معنى ام كما في شرح الأشمون وحاشية الصبان عليه انتهت الحاشية ولذلك دنيا لانه يضمن معناها والثاني أن تزاد لا تكون زيادتها لازمة وذلك نحو ما يخكى من قول بعضهم عشر عشر الدرهم حاشية كذا في الأصل ويبدو أن في العبارة سقطا وتحريفا وأن الأصل أن أحد العشر الدرهم بالجمع بين تعريف أول اسم العدد المركب وثانيه وتعريف تمييزه ماه ينظر شرح الأشمين في آخر باب المعرف بأن انتهت الحاشية الأولى للتعريف والأخريان زائدتان ومن هذا قول الشاعر أما بناء ما تزال كأنها على قلة العزة وبالنصر عندما حاشية مرّى مائرات مكان ما تزال وتخالها مكانة أنها ومائرات وصف من مارد دم على الأرض إذا جرى وسال والعندم دم الأخوين وقيل شجر أحمر وقيل غير ذلك وفي الأصل عندها مكان عندما وهو تخيف انتهت الحاشية وانما هو نسر قال الله تعالى ولا يعوث ويعوق ونسرا واما دخولها في نحو الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس فقال الخليل دخلت لتجعله الشيء بعين بعينه يريد ان هذه الاسماء صارت بمنزله الصفات الغالبه نحو الصعق والسماك وما أشبه ذلك وحرف التعريف عند الخليل أل بكمالها وكان يمثلها بقب وهمزتها عنده هنزة قطع وإنما وصلت بكثرة الاستعمال وقالت سيبويت النام وحدها حرف التعريف والهمزة دخلت ليتوصل بها إلى النبق الساكن واستدل أصحابه على ذلك بنفيد الجر إلى ما بعدها وبأنها في مقابلة التنوين فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك اللام بأنها تقابله وذلك أنه يدل على التنكير كما تدل اللام على التعريف واحتج أصحاب الخليل بأنها تثبت مع حرف الاستثان كما تثبت همزه القطع وأنهم قطعوها في قولهم يا الله ولكل واحد منهما احتجاج أكثر من هذا يقول ذكره إلا أن ما ذكرناه أقوى ما يحتج به بهما أم ومنها أم وهي من الخروف الهوام لأنها تدخل على الاسم والفعل. تكون عديله لالف التساوي وهي معها بمنزله أي وذلك قولك زيد عندك ام عمرو والمعنى ايهما عندك والجواب يكون بالتعيين وذلك أن تقول زيد إن كان عندك زيد وعمر ان كان عندك عمرو وتكون عديله لالف التسويه نحو قولك ما ابالي اقمت ام قعدت وسواء علي اغضبت ام رضيت قال الله تعالى سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم واصل الف الاستفهام التسويه لانك انما تستفهم لتستوي انت ومن تستفهمه في العلم وتكون قطعا يقدر بدل مع الهمزه وذلك نحو قولك أزيد عندك أم عمرو والمعنى بل عندك عمرو ومن قوله تعالى هل يقولون افتراه والتقدير بل يقولون افتراه من فضلك تابع بقية المادة. وقد يأتي في الخبر، وذلك نحو قول العرب إنها لابن أم شاء، وذلك أنه رأى اشتاحا فقال إنها لابن متأبل متيقنا، ثم دان له أنها ليست بإبل، فأضرب عن ذلك فقال أم شاء على معنى بل هي شاء. وتأتي بالتعريف وهي لغة هذي يقولون جاءني أمرجل رجل ورأيت أم غلام قال الشاعر ذاك خميلي ودن يعاتبني يرني ورائي بام سهم وام سلمة يريد بالسهم والسلمة ودو بمعنى الذي في لغتهم حاشية قاله بحير بظلمة الطائي شاعر جاهلي مقل وشاهد على مجيء المين مكان لام التعريف في قوله بأن سهم وأن سلمة والأصل بالسهم والسلمة وأهل اليمن يجعلون عوضا لام مينة والسلمة, والسلمة بفتح السين وكسر اللام واحد السلام وهي الحجارة انتهت الحاشية وفي الحديث ليس من ام بر أم صيام في أم سفر يريد ليس من البر الصيام في السفر وقد رواه قوم هكذا وهذا لا يكون تناقضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل قوم بلغتهم ويجوز أنه خاطب قوما هكذا وخاطب الآخرين على الوجه الآخر ومن كلام أبي هريرة لما حصر عثمان طاب أم ضرب وحل أم قاتل ومن الناس من يجعل هذه الميم بدلا من اللام بكثرة اللام في ذلك وقلة الميم ومنهم من يجعل ذلك الواتين لأن الذين يقولون هذا لا يقولون ذلك أم ومنها أم وهي تكون عامله وغير عامله فأما العامله فتكون مع الفعل في تأويل المصدر وذلك قولك يعجبني أن تقوم والمعنى يعجبني قيامك وقد تدخل على الماضي ولا تعمل فيه وذلك نحو قولك كرهت أن خرجت والمعنى كرهت خروجك والفرق بين كرهت خروجك وكرهت أن خرجت أن الأول مصدر غير مؤقت لأ لأنه ليس فيه الوقت وتكون مخففة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئا نحو قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى والمعنى علم أنه سيكون والافعال على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون متيقنة والثاني أن تكون غير متيقنة والثالث أن تكون محتملة للأمرين فإذا وقعت الافعال المتيقنه قبل أن كانت مخصفة من الثقيله وذلك نحن علمت وايقنت وتيقنت وتحققت وما اشبه ذلك تقول من ذلك علمت ان سيقوم ورايت ان لا يخرج قال تعالى افلا يرون ان لا يرجع, أن لا يرجع اليهم قولا ولا بد ان يقع بين ان والفعل حشو يسد مسد ما, ما حدث منها وذلك نحو السين وسوف ولا تثبت النون في الخط وإذا وقع قبلها الأفعال التي ليست متيقنه انتصب الفعل بأني وحبثت النون من الخط وذلك أحببت وخفت واشتهيت وما أشبه ذلك تقول أحببت وتنميت وأردت أن لا تقوم وأردت أن تخرج وكذلك ما جرى هذا المجرى وأما الأفعال التي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحن ظننت وحسبت وما أشكه ذلك فإذا وقعت ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعل واثبتت النوم وإن أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت المون وذلك نحو قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة قرئ رفعا ونصبا على ما فسرت لك وإن كانت أل من الثقيله فهي العاملة في الأسماء واسمها مضمر وما بعدها من الفعل خبرها وأما غير العاملة فعلى ضربين أحدهما أن تكون مفسرة فقولك أشرت إليه أنفعا قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا وتقديرها تقدير أي ومن ذلك قولك فتبكئ إليه أنفعا كذا وكذا والثاني أن تكون زائدة بعد لما وذلك نحو قوله تعالى فلما أن جاء البشير فلما أن جاءت رسلنا بوطا وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذا قالوا ذلك في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الاعمى زعموا أن معناه إذا جاءه الاعمى وقال البصريون أنها هنا في موضع نصر لأنه مفعول له والتقدير لأن جاءه وزعموا أيضا أنها تكون بمعنى لو قالوا ذلك في قراءة من قرأ لو أردنا أن نتخذ لهوا ما اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين والبصريون يابون ذلك ولا يعرفون الا معنى لو امي وهي تكون عامله وغير عامله فالعامله تكون شرطا وذلك قولك ان تقم اقم معك تجزم الشرط والجزاء جميعا فان ادخلتها على فعلين ماضيين حكمت على موضعهما بالجزم وذلك نحو قولك ان كنت إن كنت قمت معك وقد يكون الشرط مستقبلا والجزاء ماضيا وهو أقل مجوهي وذلك نحو قولك ان تقم كنت معك ولا يلي أن الفعل إلا مظهرا أو مضمر فالمظهر نحو ما ذكرناه والمضمر نحو قوله تعالى إن امرؤ هلك. والمعنى إن هلك امرؤ هلك إلا أن الفعل الأول لا يجوز إظهاره بأن الثاني يفسره ومثل ذلك وإن أحد من المشركين استجارك والمعنى وإن استجارك وإن أحد من المشركين السجارة، وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد إن بالابتداء وما بدأنا به هو الوجه لأن إن يطلب الفعل من أجل الشر وهو قول يونس وصيب ويس يتكون مخصصة من الثقيلة ويمزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية وذلك قولك إن زيد لقائم وإن عبد الله لخارج قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والكوفيون يزعمون أن نئي بمعنى ما والنام بمعنى إلا والتقدير عندهم ما كل نفس إلا عليها حافظ وأما التي لا تعمل سماسية وذلك نحو قولك إن إلا قائم قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور وكل إن بعدها إلا فهي نسل وقد تأتي وليس معها إلا وذلك نحو قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه والمعنى الذي مكناكم فيه ولا يجوز أن تعمل عند سيدوي، وكان أبو العباس يجوز أن تعمل عملنا لأنها لا تمتنع أن تقع موقعة في كل موضع من الكلام والمعروف في ذلك مذهب سيدوي، وتكون جائبة وذلك بعدما نحو قولك ما إن رأيته وما إن مررت به. قال الشاعر فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غضاب ومثله فما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. حاشية جاءت الرواية في سيبويه فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. والطب بكسر الطاء العادة أو العلة والجبن بضم الجيم وتكون الباء وضمها خلاف الشجاعة والدولة بالفتح النصر في الحرب وبالضم في المال وقال أبو عبيدة الدولة بالضم الشيء الذي يتداول به وبالفتح الفعل وسوى بعضهم بينهما. والبيت لفروة ابن موسيق صحابي جليل مخضرم انتهت الحاشية وإذا دخلت إن على ما كفتها كما تكف إن عن العمل في قولك إنما زيد قائم وجعل الكوفيون أنها تأتي بمعنى إن قالوا ذلك في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين زعموا أن معناه ان شاء الله والبصريون بين ذلك ويقولون الا ههنا شرط على بابها وانما جاء هذا على تقدير التاديب للعباد ليتادبوا بذلك كما قال في آية اخرى ولا تقولن من شيء إنه فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقيل الاستثناء وقعها هنا على دخولهم آمنين وفي الكلام تقديم وتأثير لا لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله وجعلوا أيضا أنها تكون بمعنى لو قالوا ذلك في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إطراءة من كسر الهمزة والبصريون يقبلون ذلك ويقولون إن هنا شرط ولئن موضع آخر لا يكون فيه حرفا وذلك قولك إيا وقت إذا أمرت من يئين وغير قال ان يئن لمنزلك سار يسير وان لمنزلك سر او وهي من الحروف الهوامل وذلك نحو قولك اكلت خبزا او تمرا وتعطف ما بعدها على ما قبلها وتكون تخييرا وذلك نحو قولك تزوج هندا او ابنتها خيرته بينهما ولا يجوز أن يجمعهما وتكون إباحة وذلك قولك جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو الأبد او ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على الانفراد والاجتماع ويدخل النهي على هذا باللفظ نحو قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا يجوز أن يقع أو مع الافعال التي تقدر التي تقتضي فعلا ولا مع الأسماء التي على هذه الصفة ولا يجوز أن تقول تخاصم زيد أو عمر ولا, جل ولا جلست بين زيد أو عمر وكذلك ما جرى هذا المجرى فأما قول الشاعر فكان سيان أن لا نعما أو يسرحوا بها واغبرت السوح فإنما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى الإباحة وهو كقولك جالس الحسن وابن سيرين فاستعمل ذلك على هذا التقدير ولا يجوز مثله في الكلام فأما قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ففيه خمسة أقوال ثلاثة منها للبصريين من أحدها قال في بويه وهو أن ها هاهنا للتخيير والمعنى إذا رآهم من الرائي منكم يخير في أن يقول هم مئة ألف أو يزيدون والثاني حكاه الصينري عنهم وهو أن أو ها هنا بأحد الأمرين على الإبهام وهو اصل أو والثالث ذكره ابن جني وهو أن أو ها هنا للشك والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم بكثرتهم وأما أهل الكوفة فذهب قوم منهم إلى أن او بمعنى الواو وكذلك قالوا في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى زعموا أن معناه لعله يتذكر ويخشى ومثله عذرا أو نذرا وقال آخرون منهم أول أو هاهنا بمعنى بل والمعنى بل يزودون ولا يجوز ذلك عند البصريين وتذمر مع او ام وذلك إذا كان معناها معنى حتى وذلك قولك لايزمنك او تقضيني حقي والمعنى حتى تقضيني قال امرؤ القيس فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا وتأتي أو مع همزة الاستفهام، وذلك نحو قولك أزيد عندك ام عمرو والجواب نعم أو لا وأن المعنى عندك أحد هذين وعصل أو أن تكون لأحد الأمرين ودنك على ذلك أنك لا تقول زيد, زيد أو عمر قام لأن الغرض الإخبار عنهما أي وهي من الحروف الهوامل تكون حرف نداء وذلك نحو قولك أي زيد أقبل أي غلام تعال قال الشاعر ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات له النهبير حاشية عبد منادى مرخم والبيت لكثير عزة وبعده بكين فهيجنا اشتياقي ولواتي وقد مر من عهد اللقاء ظهور انتهت الحاشية وتكون مفسرة فقولك أشرت إليه أيسعل قال الشاعر وترمينني باللحظ أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي واصل لكن إياكي هنا لكن أنا إياكي وان اسمه قوله قوله تعالى لاتنا هو الله ربي القيت حركة الهمزه على النون فصار لكننا ثم ادغمت النون في النون وحذفت الف انا لانها تسقط في الوصل فبقي لاتنا هو الله ربي لا وهي تكون عامله وهامله فالآملة على ضربين أحدهما عملها في النكرات وذلك إذا كان جوابا لهل من وهي تنسب لكما وترفع الخبر بمنزله إما لأنها نقيضتها ودل على ذلك ما حكى يونس, يونس من قولهم لا أحد أفضل منك إلا أنها مبنية مع ما بعدها وذلك أنها جواب لمن قال هل من أحد وحق الجواب أن يكون وفق السؤال فكان يجب أن يقال لا من أحد إلا أنهم حذفوا من وضموا الكلام معناها فوجد البناء لتضمن معنى الحرف وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء تقول في ذلك لا رجل عندك فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء فإن عدت الاسم جاز لك في النعت ثلاثة أوجه أحدها أن تنون النعت فتقول لا رجل عاقلا عندك وهذا هو الاختيار والثاني أن تجعل النعت والمنعوت بمنزلة خمسة عشر ولا تبنى معه ما لا لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء لمنزلة اسم واحد وذلك قولك لا رجل عاقل عندك والثالث أن ترفع عاقلا على الموضع وذلك قولك لا رجل عاقل عندك وإذا عطفت جاز لك وجهان النصب على اللفظ والرفع على الموضع ولا يجوز حفظ سمعينها هنا لأن الواو تمنع من البناء وذلك قولك لا ظلام وجارية النس ولا ظلام وجارية النس فقولك في النصف فلا أبو ابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزدى فإن لا جاز في المعطوف ثلاثة أوجه أن نصب بلا تنين على جعل لا الثانية بمنزلة لا الأولى، وذلك قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: لا لغو فيها ولا تاثير والثاني أن تنصب وتنون وتجعل لا الثانية زائدة، وذلك نحو قولك. لا حول ولا قوة قال الشاعر لا نسد اليوم ولا خله اتسع الخرق على الراقع حاشيه الشاهد في ولا خله حيث نسب على تقدير زياده لا للتاكيد عطفا على محل اسمنا السابقه انتهت الحاشيه هذا قول سيد ويل ينس فكان لا يجيب ذلك ويزعم أن التنوين في البيت ضروره والثالث أن ترفع على الموضع كقوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أملي إن كان ذاك ولا أبو حاشية ويروى لجدكم قيل إن هذا البيت لعمر بن الغوث بن طيب وقيل إنه لغيره ونسبه سيبوي في كتابه إلى رجل من مجهد وزعم ابن الأعراضي أنه لرجل من بني عبد مناه قبل الإسلام في عام وقال الحاكمي هو لابن أحمر والأصفهاني هو لظمرة ابن ظمرة وكان له أخ يدعى جنبا وكان أبوه وأهله يؤثرونه عليه فعنف من ذلك وقال قصيدة وقال قصيدة هذا البيت منها ومنها قوله وإذا تكون كريهة كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى دم وأراد بالكريهة الحرب أو كل أمر فيه شدة والحيس أمر يخلط بثمن وقطع ثم يدلك حتى يختلط. انتهت الحاشيه وإذا جعلت لا جوابا لهل رفعته وقلت لا رجل لا رجل عيني ويجوز في العطف مع الرفع وتكرير لا وجهان أحدكم أن ترفع الاثنين كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله قال الراعي وما هجرتك حتى قلت معينة لا ناقة لي في هذا ولا جمل والثاني أن ترفع الأول وتنصب الثاني إلى كنين على حد قوله فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم ومن العرب من يجعل لا بمنزلة منزلك ليس كقولك لا رجل عندك ولا تعمل إلا في نكرة مثل قوله من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح حاشية هو ابن مالك ابن ضبيعة ابن قيس ابن قيس ابن سعلبة جد طرفة الشاعر يذكر الحرب وأهوالها وبعده صبرا بني قيس لها حتى تريف أو تراح انتهت الحاشية أين براح لي فإن دخلت لا على معرفة كررتها ولم لا شيئا وذلك نحو قولك لا زيد عندي ولا عمر ولا عبد الله ولا جعفر والضرب الثاني أن يكون نهيا فتجزم، وذلك نحو قولك لا تقم لا تخرج والدعاء يجري مجرى النهي في الإعراب وذلك قولك لا تآخذنا ربنا ولا تسلط علينا مما يرحمنا وكذلك الترفيه نحو قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكفي غيط مما ينكرون وكذلك قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن وكذلك الشفاعة نحو قولك لصديقك لا تضرب غلامك لا تعاقبه وأن الهاملة فتكون عاطفة نحو قولك قام زيد لا عمر وخرج أخوك لا أبوك وتكون زائدة على وجوه منها أنت جادا عنوان لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك ما قام زيد ولا عمر وذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمر احتمل أنهما لم يقوما معا ولكن قاما منفردين فإذا جدت لا زال هذا الاحتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما ألبك وتزاد بين العامل والمعمون كقولك غضبت من لا شيء وجئت بلا زاد وقد جيدت توكيدا منحي قوله تعالى بأن لا يعلم أهل الكتاب والمعنى لأن يعلم فأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ففيه ثلاثة أقوام أحدها أن لا زائدة فأنه قال أقسم بيوم القيامة وهذا القول فيه نظر ألغى لان لا لا تزاد اولا والثاني أنها بمعنى ألا وفيه نظر ايضا لأنه لا يعرف له نظير والثالث وهو الوجه ان لا رد لكلامهم وذلك أن القرآن كالشيء الواحد والسوره الواحده ويأتي الجواب عما في سورة أخرى فكأن لا رد لما تكرر من إنكار البعث ثم قال اقسموا بيوم القيامه فأعلم الله تعالى أنه يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس الموامة ويدل على صحه ما ذكرناه قوله تعالى إن الله لا يستحي هو غرب مثلا ما بعوضه فما فوقها وهذا جواب ما ضربه الله من المثل من العنكبوت والدباب وهما في موضع غير هذا والجواب أنهما ها هنا كما ترى، وقد روى قنبل عن ابن كثير: ما أقسم على أن اللام لا القسم، وهذه القراءة فيها نظر من وجهين: أحدهما حذف الألف التي بعد لا، وهي الإلامة ثابتة، والثاني حذف النون التي تسحب لام القسم لأنه لا يجوز والله لا وقد أجازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحال قال ويجوز حذف النون وإبقاء اللام كما جاز حذف اللام وإبقاء النون في قول الشاعر وقتيل مرثا أسرنت فإنه شرغ وإن أخاكم لم يسألو حاشية البيت لعامر بن الطفيل الشاهد فيه قوله أسأرن حيث حدث لام القسم وأبقى النوم ومرت أبو قبيلة من قريش وأبو قبيلة من قيس غيلان وأسأرن أخذ بتأره والفرغ بكسر رساء وفتحها وبالمعجمة الهدر انتهت الحاشية من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شباب الألوكا بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب النافعة أن تقدم لكم هذه المادة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ومن زيادة لا قول الشاعر أبا جبره للبخل استعجلت به نعم من فت لا يمنع الجود قاتله. قالوا معناه أبا جوده البخلة وفيه وجه تام وهو أن يكون البخل بدلا من لا لأن المعنى مشتمل عليه ويكون لا على هذا الوجه اسما وكان يجب أن يمد إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل ويعلم أنها تلك بعينها ويجوز أن يكون البخل وصفا للا على تقدير حذف المضاف كأنه قال أذى جوجه لا ذات البخل ثم حدث فأقام المضاف إليه مقامه هذا على رواية من نصب البخل فعما من جره فإنه أضاف لا إليه لأن لا يكون للبخل وعن البخل وعراب أن يبين أنه من لا إلى البخل خاصة ما وهي تكون اسما وحرفا فإذا كانت اسما كان لها خمسة مواضع أحدها أن تكون استفهاما عما لا يعقل وعن صفات من يعقل وذلك قولك ما عندك فيقول المجيب فرس أو حمار أو نحو ذلك ويقول القائل من عندك فيقول زيد فتقول ما زيد فيقول عاقل أو عالم أو جاهل أو ما أشبه ذلك والثاني أن يكون شرطا وذلك نحو قولك ما تصنع أصنع قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة وقد تزاد عليها ما فيصير ما ما فيستفقل ذلك فيبدل من ألف ماء الأولى هاء فيقول مهما هذا قول الخليل وأن فكان يقول في الأصل مهما ثم ركب فقيل مهما وحكى ابن الأندار يقوم اقم معه فيجوز أن يكون الأصل من من فأبدل على مذهب الخليل وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من النون ويجوز أن يكون الأصل مهما على قياس قول سيطوي والثالث أن يكون تعجبا كقولك ما أحسن زيدا وما أقبح عمرا وهي في هذه المواضع الثلاثة اسم تام بغير صلة ولا آئت وإنما لم تنصن لأن صلة توظيخ وهذه المواضع تقتضي الإبهان والرابع أن تكون خبرية بمعنى اللجل فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد وذلك نحو قولك يعجبني ما تصنع أي يعجبني الذي تصنع فتصنع في صلة ما والعائد محذوف وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه وإنما جاز حدف العائد لطول الاسم والعرب تحدث هذا وما هو أكثر منه فمن ذلك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر إن جعلتما مصدرية كان الكلام على وجه التقدير فاصدع بالأمر وإن جعلتما خبرية كان في الكلام حذف والتقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به الباء واجتمعت الألف واللام فصار فاصدع بما تؤمر بصدعه ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع بما تؤمر به ثم حوزف الباء على قول عمرو بن معد كرب أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب حشية النشب المال الثابت كالضياع ونحوها وهو من نشب الشيء إذا ثبت في موضعه وكأنه أراد بالمالها هنا الإبل خاصة فلذلك عطف عليه النشب وقيل غير ذلك انتهى الحاشية نريد أمرتك بالخير ثم حدث الهاء من الصلة فصار فصدع بما تؤمر الخامس أن تكون نكرة منصوفة كقولك مررت بما معجب لك أي شيء معجب لك وهي نكرة أبدا وعلى هذا حمل قوله ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال حاشية البيت لأمية ابن أبي الصلت ويروى تكره مكان تجزع والفرجة بفتح الفاء تكون في الأمر وبضمها في الحائط انتهت الحاشية قالوا معناه رب شيء وإذا كانت حرفا كان لها خمسة مواضع أيضا أحدها أن تكون نفيا للحال والاستقبال نحو قولك ما يقوم زيد وما يخرج أمر فإن دخلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبا أحدهما أن ترفع الاسم وتنصد الخبر هذا مذهب أهل الحجاز وذلك قولك ما زيد قائما وما عبد الله خارجا قال الله تعالى ما ها بشرا وقال عز وجل ما هن أمهاتهم والثاني أن لا تعمل شيئا وهذا مذهب بني تميم تقول من ذلك ما زيد قائم وما عبد الله خارج فإن قدمت الخبر أو اوجبته سوت اللغتان وذلك قولك ما قائم زيد وما قائم إلا وما زيد إلا قائم فأما قول الفرزدق فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه شاد كشدود قولهم منحفة جدودة قال السيب ورب شيء هكذا يعني في القلة والشدود والثاني أن الفرزدق وهو تميمي أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاج فغلط فظن أنهم يعملون ما مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأخير والثالث أن بشرا ترفع بالابتداء وخبره محذوف والمعنى إذن في الأرض مثلهم بشر ونصب مثلهم على الحال وكان قبل ذلك وصفا لبشر فلما قدم نصبا وهكذا حكم مكرة إذا تقدم وصف عليها قال دررمة وتحت العوالي والقنا مستضلة ضباء أعارتها العيون الجآذر وهذا أجود ما قيل والثاني أن يكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك يعجبني ما قمت والمعنى يعجبني قيمه ولا يحتاج إلى عائد عند سيبويه، وكان أبو الحسن يخالفه في ذلك ويظمر لها عائدا، فعلى مذهبه تكون اسما وعلى مذهب سيبويه تكون حرفا. والثالث أن تكون زائدة، وذلك على ضربين، أحدهما أن تكون كافه وذلك نحو قولك إنما زيد قائم، ولعلما أخوك خارج. قال الشاعر تحلل وعالج ذات نفسك وانظرا أبا جعل لعلما أن تحالل ومن العرب من يزيد ما ولا يعتد بها فيقول إنما زيدا قائم وهو في ليتما أكثر وبيت النابغة منشد على وجهين قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا او نصفه فقد فمن انشد بالمسج لم يعتد بنا ومن انشد بالرفع جعلنا كافة حاشية من قصيدة يعتبر فيها الى الملك المعمال بن منذر يدار مية بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف وقوله قالت الفتاه فتاة حي وهي زرقاء اليمامه كانت تبصر من ثلاثة أيام فمر بها سرب من القطع فقالت بيت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه قديه تم الحمام مية فنظروا فإذا هي ست وستون وبعد البيت فحسبوه فألفوه كما ذكرت تسعا وتسعين لم تنقص ولن تزد انتهت الحاشية ويجوز أن تعملنا بمعنى الذي ويقول هذا خبر مبتدا محذوف وتقول جملة من ما ويقول التقدير قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لنا وتكون ما في موضع نصب بليتا ولنا خبر ليتا والثاني ان يكون لغوا وذلك نحو قوله تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم له اي فبرحمه ومثله فبما نقضهم منفاقهم اي فبنقضهم واما قوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه ففيه قولان احدهما ما له والتقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة والثاني أن ما نكرة وبعوضة بدل منها وسد مسد الوصف ويجوز الرفع في بعوضة من وجهين. أحدهما أن تكون خبر مبتدا محذوف على طريق الجواب كانه قال ما هذا المثل فقيل بعوضة أي هي بعوضة والثاني أن تكون ماء بمعنى الذي وبعوضة خبر مبتدا محذوف والجملة من ما والتقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة والرابع أن تكون مسلطه وذلك نحو قولك رب ما قام زيد وذلك أن رب تدخل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها ما سلطتها على الدخول على الأفعال ومن ذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا والخامس أن تكون مغيرة وذلك نحو قولك لما أكرمت زيدا وذلك أن لا كانت تدل على امتناع الشيء امتناع غيره فلما دخلت عليها ما نقلت معناها إلى التخصيص ومن ذلك قوله تعالى لو ما تاتينا بالملائكه و, و وهي من الحروف الهوامل وهي تختص بالمندوب وذلك قولك و وعمره وحكم المندوب ان يلحق اخره الف بمك الصوت فان وقفت عليه لحقت بعد الألف هاء ويجوز أن يجري مجرى المنادى زيد وزيد وعمر ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه ولا يندب مضمر ولا مبهم ولا نكرة ها ولها مبعن أحدهما أن تكون حرفًا به وذلك نحو قولك ها أندا. جواب لمن قال لك اين انت ويقول الاثنان ها نحن داني. ويقول الجميع ها نحن أولئي. وتقول المراه ها وتقول المرأتان ها نحن وتقول النساء ها نحن أولئي. وتقول للمخاطب ها ذا ها وللجميع ها أنتم أولئي قال الله تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتقول للمؤنث ها أنت به. وللاثنتين ها أنتما تان. وللجميع ها أنتن أولئي وللغائب ها هو ذا وللجميع ها هم أولئي وللواحده ها هي ذه وللاثنتين هَهُمَا تَانِ وَلِجَمِيعِ هَاهُنَّ أُولَئِينَ ومن ذلك هذا وهذان وهذه وهتان وهؤلاء وفي قولك ها معنى التنبيه ولذلك تنصب النكرة على الحال بعده نحو قوله تعالى هذا دان شيخا إن شئت جعلت العامل في الحال معنى التنبيه وإن شئت معنى الإشارة ويبين لك ذلك أنك تقول ها قائما ذا زود فت... فإن جعلت العامل معنى التنبيه صحة المسألة لأن الحالة وقعت بعد العامل. وإن جعلت العامل معنى الإشارة لم تجز المسألة لأن الحال قبل العامل وإذا كان العامل غير متصرف. لم تتقدم عليه الحال والثاني من مرضعيها أن تكون اسما من أسماء الثال ومعناه خذ تقول ها للواحد المذكر وللمؤنث وللاثنين والجميع ولغة ثانية وهي أن تقول هاك وهاكما وهاكم ولغة ثالثة وهي أن تقول ها للمذكر وها للمؤنث وها أما وها أوم وها أوم قال الله تعالى ها أوم اقرأوا كتابيه ولغة رابعة وهي أن تقول ها للمذكر وهائي للمؤنث ولغة خامسة وهي أن تقول ها للمذكر وها للمؤنث يا وهي من حروف النداء وهي أم حروفه والمنادى على ثلاثة أوجه مفرد ومضاف وضارع للمواط فالمفرد على ضربين معرفة ونكره فالمعرفة على ضربين معرفة قبل النداء كقولك يا زيد ومعرفة دون النداء كقولك يا رجل إذا قيلت على واحد بعينه وكلا النوعين مبني على الضم قال الله تعالى يا صالح اتنا بما تعدنا وقال يا جبال اوودي معه وان النكره فنحو قولك يا رجلا اذا لم ترد واحدا بعينه ولكن كل من اجابك فهو الذي اردت وهي منصوبه وكذلك المضاف نحو قولك يا عبد الله ويا أبا زيد وكذلك المضارع للمضاف نحو قولك يا خيرا من زيد ويا حسنا وجهه وإنما ضارع المضاف من أجل قوله وقد يقول يا للتنبيه نحو قولك يا اذهب بزيد زيد وعلى هذا قرأ بعض القراء أعلى يا وقيل معناه يا هؤلاء اسجدوا وقال الفراء على هذه القراءة يلزم السجود ولا يلزم على غيرها حاشية من سورة ابن وهذه قراءة الكسائي ورويس وأبو جعفر وقراءة وتشديد اللام وأصلها أن لا فأن ناصبة ولذا سقطت نوم الرفع من الفعل بعدها انتهت الحاشية ومثل ما ذكرناه قول بالرنة قول ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا لجرعائك القطر وكذلك قول آخر يا دار ثم سلم بسمسم أو عن يمين سمسم حاشية البيت للعجاج اذن رؤبة الراجز المشهور، وقد انشده ابو في مادة سمسم ونسبه الي وسمسم اسم موضع بعينه وقال ابن سكيت هو رملة معروفة ومنطل الاستشهاد قوله يا إسلام حيث اقترن حرف النذاء بفعل على أن التقدير يا دار إسلام يا في جميع ذلك للتنبيه فأما قول الآخر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار فعلى تقدير حدث المنادى والمعنى يا قوم لعنة الله على سمعان بل وهن الحروف الهوام ومعناها الاضراب عن الاول والايجاب للثاني تقول من ذلك ما قام زيد بل عمرو وخرج اخوك بل ابوك تقع بعد النفي والايجاب جميعا هذا مذهب البصريين وأما الكوفيين فلا يجيزون أن تقع بعد الانجاب وإنما يقع عندهم بعد النفي أو ما يجري مجراه وإذا جاءت في القرآن كانت تركا لشيء واخذا في غيره وأكثر ما تأتي بعد الإنكار نحو قوله تعالى أم خلق السماوات والأرض ظلوا يؤمنون ولقوله تعالى وما يشعرون أيام يبعثون بل الدارك علمهم في الآخرة عن وهي تكون اسما وتكون حرفا فأما كوله اسما فنحو قولك جلست من عن يمينك وقمت من عن شماله قال القطامي فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل حاشية قوله الحبيا مصخر لا تكثير له اسم موضع بالشام ويقال نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر انتهت الحاشية والدليل على انه اسم بخول من عليها وكل مكان دخلت من عليها فهي هناك اسم وأما قولها حرفا فهو نحو قولك رميت عن القوس ومعناه المجاوزة وكذلك حدثت عن أبيك وقد تأتي بمعنى الباء نحو قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي بالهوى وتأتي بمعنى بعد كقوله تعالى عما قليل لتصبحن نادمين أي بعد قليل وقال الشاعر قرب مربطا عامتي مني لقحت حرب وائل عن حيالي وتأتي بمعنى على نحو قوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أراد علي وعن في جميع ذلك حرف من حروف الجر ومنها ساكنة فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في وهي من الحروف العوام وعملها الجر ومعناها الوعاء تقول من ذلك المال في الكيس واللص في السجن اي اشتمل الكيس على المال والسجن على اللص وقد اتسع فيها فيجري مجرى المثل وذلك نحو قولك فلان ينظر في العلم كأن العلم قد اشتمل عليه وجعل الكوفيون أنها تقول بمعنى على في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على ومنه قول الشاعر وهم صلب العبدية في جذع نخلة فلا عطشت شيبان إلا بأجدعها ومنه قول أن بطل كأن ثيابه في سرحة الحاشية. السرحة الشجرة العظيمة شبه البطل بها لعظم جرمه وتمامه يحذي نعال السبت ليس بتوأم والسبت جنود البقر أو كل نعال مدبوغه بالقرب انتهت الحاشية والبصريون يقولون في على بابها والمعنى أن النخلة مشتملة على المصلوب، لأنه إنما يسلب في عراضها لا عليها فكأنها صارت له وعاء أو اجتملت عليه وقالوا وتكون بمعنى مع في قوله وهل ينعم من, من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال قالوا معناه مع ثلاثة أحوال من؟ وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ولها معان منها أن تكون لابتداء الغاية وذلك نحو قولك خرجت من الدار وجئت من البصرة ومنه قولهم زيد أفضل من عمر او فضله من فضل عمر وإلى معناها التبعيد ومنها أن تكون للتبعيض وذلك نحو قولك لبست من الثياب ثوبا وقبضت من الدراهم درهما أي لبست بعض الثياب وقبضت بعض الدراهم وتكون من جنسي وذلك نحو قولك هذا ثوب من خز وذاب من ساج أي من هذا الجنس قال الله تعالى واجتنب الرجس من الألثان أي ربسا وثني وتقول زائدة وذلك في النفي نحو قولك ما جاءني من أحد أو ما رأيت من أحد قال الله تعالى ما لكم من إله غيره وقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاد أي ما لكم إله غيره وفما أوجفتم عليه خيلا وقال النابغة وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد حاشية هذا البيت من قصيدة للنابغة البدواني التي يعدونها من المعلقات والتي مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمدي والبيت من شواهد صيبويه والروايه فيه أعيت لا عيت وقوله اصيلانا اصله اصيلان بالنون فابدل النون لاما وهو ابدال غير قياسي والأصيلان تصغير اصيلان الذي هو جمع اصيل والاصيل الوقت قبيل غروب الشمس واعيت عجزت وضعفت انتهت الحاشية قال الكوفيون وتأتي بمعنى عن ذلك نحو رميت من القوس أي عن القوس وتأتي بمعنى الباء نحو قولك نحو قوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله والبصريون يقولون معناه له معطبات من أمر الله يحفظونه قال الأصمعي وقد تكون بمعنى الى وأنشد الأصمعي أزمعت من ليل ابتكارا وشطت على ذي نوى أن تزارا قال معناه إلى آل ليلى قال البصريون وتكون قسما ولا يدخل إلا على ربه نحو قولك من ربي لاخرجن ويكون أمرا وذلك نحو قولك من إذا أمرته بالمين وهو الكذب قد وهي من الحروف الهوامل وهي مختصة بالفعل وإنما لم تعمل فيه لأنها قد صارت كأحد أجزائه ومعناه التوقع وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال، وذلك قولك قد جاء، ولهذا حسن أن يقع الماضي في موقع الحال. تقول رأيتك وقد قام زيد، أي في هذه الحال. وقد تحدث وهي منوية، ومن ذلك قوله تعالى: أؤمن لك واتبعك الأرضون، وكذلك قوله. أو جاءوكم حفرت صدورهم أي قد حصرت ودل على ذلك قراءة بعضهم أو جاءوكم حفرة صدورهم وتذمر مع الماضي أيضا إذا وقع خبرا لكان وأخواتها كقوله تعالى إن كان قميصه قد من دبر أي قد قد ومن ذلك قول النابغه أنست خلاءا وأنسى اهلها احتملوا أي قد احتملوا واذا دخلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليد كقولك قد يفعل وقد يخرج أي ذلك قليل منه وقد تستعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع من فضلك تابع بقية الماده ومنها كي وهي من الحروف العوامل وعملها النصب في الفعل تقول من ذلك جئتك كي تحسن إلي وخرجت كي أسلم عليك وقد تدخل عليها النام نحو قولك لكي تفعل وقد يلحقها لا فيقال جئت كي لا يغضب ولكي لا يغضب وجعل الكثيرون أنك كما تأتي في معناها وأنشدوا لعمر بن أبي ربيعة إذا زرتنا فانح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر كي يحسبوا والرواية عن البصريين لكي يحسبوا وكي تنصب بنفسها إلا على مذهب من قال كيمة فإنها على هذا المذهب شارة وحروف الجر مختصة بالأسماء ولكن يغمر بعدها أن لتكون مع الفعل مصدرا والمصدر اسم فتكون داخلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولام الجحت ومعناها في كلا الوجهين العلة وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها من ومنها من وهي من الحروف العوام وعملها النصب في الفعل خاصة وهي لنفي المستقبل نحو قولك لن تقوم وهذا جواب من قال سأقوله وإنما نصبت مشبهها بأن من حيث اللف هذا ذهب سبوي. فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أن إلا أن الهمزة حذف تخفيفا فالتقى ألف والنون فحذفت لالتقاء الساكنين فبقي من ولا ينتصب فعل عند الخليل إلا بأن مظمرة أو مظهرة وعلزله سيبويه أن يجيز زيدا من أضرب لأن زيدا يصل في أن لأنه مفئول ضربا ولا يلزم الخليلة هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها في غالب الأمر ولو ولم إذا ركبنا فقيل هلا ولوما ولولا ولنها ألا ترى أن معاني هذه الحروب قد انتقلت عن الحكم الأول وكذلك أن لما ركبت انتقل حكمها وكان علي بن سليمان لا يجيز زيدا لن أضرب من غير الجهة التي ألزمها سيبويه الخليمة وهي أن عوامل الافعال لا تتقدم عليها معمول معمولها لم ومنها لم وهي من الحروف الهوان وعملها الجزم في الفعل وإنما عملت الجزم لأنها نقلت الفعل نقلين نقلته إلى الماضي ونفته ومن حكمها أن تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي وذلك نحو قولك لم يقم أنز وهو نفي فعل كأن قائلا قال قام أو خرج فقلت أنت لم يقم ولم يخرج فإن قال قد قام وقد خرج قلت أنت لما يقم ولما يخرج دون ومنها لو وهي من الحروف الهوامل وفيه معنى الشرط ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمر وذلك نحو قولك لو جاءني زيد لأكرمته ولو خرج عمر لأدركه زيد فقولك لأكرمته ولأدركه زيد جواب لي فربما خذف الجواب وذلك نحو قوله تعالى ولو أن قرآن سورت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموت أي لكان هذا القرآن وقال الشاعر وجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع هاشية البيت لمرئ القيس والرواية فيه أجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع يقول لو أحد أتانا رسوله لما اجدناه ولكن لم ندفعك عن ذلك والبيت من احدى قصائده وموضع الشاهد قوله لو شيء أتانا رسوله سواك إذ ليس للي هنا جواب كما أنسك عن الجواب في قوله تعالى ولو أن قرآنا سورت به الجبال انتهت الحاشية أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتينا وشيء وارتفع بإذمار فعل فإنه قال لو كان شيء أتانا رسوله فمثله قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي وأما قوله تعالى ولو أن قرآنا فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرانا أو لو وقع أن قرآن وكان سوبويه يذهب إلى أن لو إنما وليدها أن على التشبيه بلونا لأنها أصلها ومركبة منها وإنما لم تعمل لو وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط وذلك أنها لا ترد الماضي مستقبلا كما يفعل حرف الشرط الا ترى أنك تقول إن كنت غدا كنت معك في معنى ان تقم غدا أقم معك ولا تقول لو كنت غدا كنت معك وإنما تقول لو كنت امس لقمت معك هم ومنها هم وهي من الحروف الهوامل لأنها لا تختص بأحد القبيلين ولها موضعان أحدهما أن تكون استفهاما عن حقيقة الخبر وجوابها نعم أو لا وذلك قولك هل قام زيد هل عمر خارج قال الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم والثاني أن تكون بمعنى قد وذلك نحو قوله تعالى هل اتى على الإنسان قالوا معناه قد اتى على الإنسان ومثله قوله جل ذكره وهل أتاك نبأ الخصم أي قد أتاك وهو كثير في القرآن مد ومنها مد وهي على ضربين أحدهما أن تكون اسما فإن كانت حرفا جرت ما بعدها وإن كانت اسما ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضى وأن تجر ما أنت فيه وذلك نحو قولك ما رأيته من يوما والتقدير بيني وبين لقائه يومان. وقيل التقدير مدة فراقه يومان، فمد على الوجه الأول خبر المبتدا ويومان مبتدا، وعلى الوجه الثاني تقول مد مبتداءة ويومان خبرة، فمد ها هنا اسم في الوجهين جميعا وتقول ما رأيته مدعان، حرف بمنزلة وهي في الزمان. منزلة في المكان حاشية في السطر اضطراب على ما يظهر ويبدو أن أصل العبارة وتقول حرف جر بمنزلة في وهي في الزمن الحاضر بمنزلة من في المكان ومن لا تدخل على الزمان فأما قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فقالوا تقديره من تأسيس أول يوم ولذلك قول سهير من الديار بقمة الحجر أقويم من حجج ومن دهري أي من مر حجج ومن مر دهري ورواه بعضهم من حجج ومن دهري حاشية مطلع قصيدة يمدح بها زهير هرم ابن سنان والقنة أعلى الجبل والحجر قال أبو عمرو ولا أعرف إلا حجرة تمود ولا أدري هل هو ذاك أم ما وأقوينا أخلينا حجج جمع حجة والواية أبي عمرو من حجج ومن شهر والواية أبي عبيدة مد سجَّم ومد شهري انتهت الحاشية. وقالوا كان من لغته هي جر بمد على كل حال. والأصل في مد منذ يدل على ذلك أنك لو سميت بمد وصغرته لقلت منيم وأن التصيرة ورد الأشياء في غالب الأمر إلى أصولها. الحروف الثلاثية منذ وهي تكون اسما وحرفا فإذا كانت اسما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد من وإذا انجر ما بعدها كان حرفا وحكمها حكم من إلا أن الاختيار أن تجر بها على كل حال ما مضى وما أنت فيه تقول من ذلك ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ومنذ يوم وإن جعلته اسما قل كما رأيته منذ يومان البين وبين لقائه يومان ومدة فراقه يومان وجعل بعض الكوفيين أنها مركبة من من وإن وعصرها من إن إلا أن الهنزة حذفت ووصلت من بالذال وظمت المين من فرق بين من مفردة ومركبة فإذا جررتنا بعدها غنبت حكم من وإذا ما بعدها غنبت حكم إن وحركت من منذ من التقاء الساكرين وظمت من يتبع الظم هذا مذهب البصريين وقال الفراء ظنّت منذ لأنها تدل على معنى حرفين هما من وإلى وذلك أنك إذا قلت ما رأيته منذ يومين كان معناه ما رأيته من أول يومين إلى وقتنا هذا وقد جعل الفراء هذا قياسا مطردا قال ظلوا يطمحهم على الظن لأنها تدل على معنى التثمية والجمع. وكذلك قبل وبعد يدلان على أن معناهما في أنفسهما ومعنى المضاف إليه وكذلك ضرب قلنا على الظن لانه يدل على معنى الفاعل ومعنى المفعول في أشفاه ذلك نعم وهي حرف من الحروف الهوام تكون جوابا وهي عدة وتصديق وهي نقيبة لا يقول القائل هل أنا كزيد فيقول نعم ولا يجاب بها إلا في التحقيق بلى وهي من الحروف الهوام وهي جواب التقرير فيقول القائل ألم أحسن إليك فتقول بلى قال الله تعالى أمست بربكم قالوا بلى ولا يجوز هنا نعم لأنه يصير كفر وذلك أنه يقول إلى معنى نعم لست بربنا وهي تكتب بالياء لأن الاماله تحصل فيها ثم وهي من الحروف الهوان ومعناها العقف وهي تدل على التراخي والمهلة وذلك نحو قولك قام زيد ثم عمر والمعنى أن عمرا قام بعد زيد وبينهما مهلة فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا بالملائكة السجود آدم والأمر بالسجود كان قبل خلقنا ففيه ثلاثة أقوال ملع أحدها أن التقدير ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للمرائكة اسجدوا له وجاء هذا على حد كلام العرب وذلك أنهم يقولون محن هزمناكم يوم كذا أو كذا أي آباؤنا هزموا آباءكم ومنه قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي وإذ قتل آباؤكم لأن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه القصة لهم وإنما كانت للذين شاهدوا موسى عليه السلام والثاني أن الترتيب وقعها هنا في الخبر وهذا كقولك لقيت اليوم زيدا فقلت له كذا وكذا ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا والثالث أن ثم هاهنا وقع موقع الواو باشتراكهما في العطف وإنها لم تعمل ثم لأنها لا تختص بأحد القبيلين ومن العرب من يقول ثم فيبدل من الثائفاء على حد قولهم جدث وجدث وسوم وثوم في أحد القولين وكذلك ما جرى مجراه ومنهم من يقول ثم جيري وهي حرف مقسم به وقيل معناه نعم قال امراه القيس لم تفعلوا فعل آل حنظله انهم جيري بئسما ثمروا حاشيه البيت من مقطوعه بامره القيس يمدح بها العوير ابن شجنه وقومه بني عوف وقوله لم تفعلوا فعل آل حنظله او لم يغدروا بي ولا أسلموني كما فعلت بن حنظلة بشرح دولة عمه إذ أسلمته يوم الكلاب فقتله أبو حنش التغلبي وجيري في معنى حسب وقول معناها حقا وهي في معنى القسم وقوله بئس تمر أي بئس ما اتوا به من خبلان شرحتوب وإسلامه انتهت الحاشية وإنما كسرت منتقاء الساكنين ولم تفتح حملا على أين وكيف لأنه لم يكثر استعمالها كما كثر استعمالهما خلاء وهي على ضربين أحدهما أن تكون فعلا والثاني أن تكون حرفا وهي في كل الوجهين استثناء فمن جعلها فعلا نصب ما بعدها وذلك قولك خرج القوم خلا زيد ومن جعلها حرفا جر ما بعدها وقال خلا زيد فإن جئت بها بعد ما نصبت لا غير وذلك نحن خرجوا ما خلا زيدا وإنما لم يجز الجرها هنا لأنه لا يصح أن يوصل بالفعل وما جرى مجرى وأجاز الكسائي الجر على زيادة ما وهو قبيح لان ما لا يزاد أولا وقد ذكر موضع زيادتها ربا وهي من الحروف العوانم ولا تعمل إلا في النكرة ولها صدر الكلام بمبارعتها حرف النفي تقول من ذلك رب رجل أكرمته ورب فرس ركبته وقد أدخلوها على المغمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله ربه رجلا وربهم امرأة نصب رجلا وامرأة على التفسير وفي مشددة وأما قول أبي كبير الزهير إن يشد القذال فإنه رب هيظل نجب لففت بهيظلي حاشية هو ابو كبير الهدلي واسمه عامر بن حليس وفي الأصل كثير مكان كبير والهيظل جماعة من الناس مغزى بهم انتهت الحاشية فمن الضرورات وليس بلغة فالدليل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا يكون إلا ساكن الثاني نحو هل وبل وما أشبه ذلك وقد تزاد عليها ما فوليها الفعل فيقال ربنا قام زيد ويخفف فيقال رب ما ويؤنث فيقال ربك ما وهذا على تانيث الكلمة وكذلك ربت وثمت ولات في أحد القولين. حاشية هناك قولان آخران أحدهما أنها لا النافيه والتاء زائدة في أول الحين وهو رأي أبي عبيدة واستدل بأنه وجدها في مصحف عثمان مختلفة بحين في الخط والقول الآخر أنها فعل ماض في الأصل انتهت الحاشية وحكى أبو حاتم فتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ على تكون اسما وفعلا حرفة فما جاءت فيه اسما قولهم جئت من عليه أي فوقه قال الشاعر غدت من عليه بعدما تم تصل فصلوا وعن قيض بزيزاء مجهل أي من شوقه وقال الآخر غدت من عليه وانفذ الطن بعدما رأت حاجب الشمس اعتلاه فرفع حاشية البيت بيزيد ابن التثارية أي غدت من فوقه لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر انتهت الحاشية فأما كونها فعلا فنحو قولك على زيد من جبل قال الله تعالى إن فرعون على في الأرض وقال طرفه وعلى الخيل دماء كالشقر حاشية عجز البيت وصدره وتساق القومي كأسا مرة وتساق القوم سقى بعضهم بعضا أي غال بعضهم بعضا والشقر شقائق النعمان أو هو شجر له ثمر أحمر انتهت الحاشية وإذا كانت حرفا كانت من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها للسلاء نحو جلست على الكرسي وصعدت على البيت ثم تجري مجرى المثل فيقال على زيد دين فمررت على زيد وقد قيل تقديره مرضت على مواضع زيد وقد وضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأولوا قراءه من قرا وما هو على الغيب بغنين او بالظاء بالضاء لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته فأما من قرأ ظنين بالباد فعلى في موضعها لأنه يقال ظننت عليه بكذا أي بخلت ومما وضعت فيه موضع الباء قول عمر بن أبي ربيعة فقالت على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت مالا أعودي فإذا أضافوا على إلى المغمر قلب الألف ياء فقالوا عليك ومثل ذلك إليك ولديك قال الخليل أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة نحو عليك وإليك سوف وهي من الحروف الهوامي وهي عدة وتنفيذ وذلك قولك سوف أخرج وسوف أنطلق وهي مبنية على الفتح وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى الكسر مع كثرة الاستعمال ولم تعمل وهي مختصة بالفعل لأنها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لام المعرفة في الأسماء ودلك على ذلك قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه اللام انما تدخل على الاسم والفعل المضارع فلولا ان سوف صارت كاحد حروف الفعل لما جاز ان تدخل عليها اللام وقد حكي سو اقوم وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به وهي من الحروف العوامل تنصب الأسماء وترفع الأخبار واسمها مشبه بالنفقود وخبرها مشبه بالفاعل ولها أربعة مواضع أحدها الابتداء نحو قولك إن زيدا قائم والثاني بعد القول وذلك قولك قال زيد إن عمرا منطلق والثالث بعد أسعال الشك والعلم إذا كانت اللام في الخبر وذلك قولك ظننت أن زيدا لقائم وعلمت إن أخاك لخارج قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والرابع بعد القسم نحو قولك تالله إنك قائم وبعض الأربي يفتحها هنا والكسر أكثر وأقيس لأنها موضع ابتداء وإنما نسبت إن وأخواتها ورفعت لأنها أشبهت الفعل في أربعة أوجه أحدها أن الضمير يتصل بها على حد اتصاله بالفعل وذلك كقولك إنني وإنك وإنه كما تقول أكرمني وأكرمك وأكرمه والثاني أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق والثالث أنها تطلب اسمين كما يطلبهما الفعل المتعدي والرابع إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي وإنما قدم المنصوب فيها على المرفوع لأن لا يشبه الفعل لأنها على زنته بخلاف ما وذلك أنما أشبهت الفعل معنى وإن أشبهته لفظا ومعنى فلو قدم مرفوعها على منصوبها وتوهم أنها فعل وأيضا فإنك لو قدمت المرفوع مجازة أن تضمر ولو أضمر لاتصل بأمن وهو ظنور رفع وظنور رفع كان بالمتكلم أو المخاطب كانتا ساكنا ما قبلها ولو أسكنت لحذفت إحدى النونين منتقاء الساكنين فكنت تقول أنت وهذا تصريف والتصريف لا يكون في الحروف فلما كان تقديم المرفوع يؤدي إلى هذا يكون بمعنى أجل قال الشاعر ولا أقوم بدار الهوان إن ولا أمي إلى الغدر أخشى دونه الحمج حاشية كذا بالأصل ولم ناثر على الشاهد في مضامه التي رجعنا إليها والتحميج إدامة النظر مع فتح العينين وإدارة الحدقة فزعا وقد يكون الحمج اسما منه وقد تكون الخمج بالخاء وهو الفتور وسوء الثناء انتهت الحاشيه ويقولون اينه فيلحقون الهاء نحو قوله وقد كبرت فقلت انه حاشيه كما مديت ويقن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت انه وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات ولقب بالرقيات لانه تغزل بنسوه اسم كلهن رقيه انتهت الحاشيه او اجل وعجاز ابن السراج ان تكون الهاء اسم ان والخبر محذوف والمعنى انه كذلك وقد تاول بعضهم قوله تعالى ان هذان لساحران على معنى أجل وفيه نظر لأجل دخول اللامي في الخبر وأحسن ناكين في هذا أنه لغة للحرف بن لأنهم يقولون رأيت الزيدان ومررت الزيدان وقد يكون فعلا على وجوه صناعية ولغوية الصناعية أن تقول وأيت أي وعدت فإذا أمرت بالنون الثقيلة مؤنثا قلت الى هذه ومن ذلك ان آل الوقت يئين اي حانا فان امرت مؤنثا مجموعا قلت ان كما تقول بينه ونسوه وكذلك اذا اخبرت عن جماعه مؤنث وتقول ان يا زيد اذا امرته بالامين ومن ذلك ان في المكان إذا بنيت الفعل للمفعول وأصله إن إلا أنك او أوله قياسا على يكون المسؤول او يكون المسؤول او يكون المسؤول او يكون المسؤول او يكون المسؤول او يكون المسؤول وما يكون المسؤول او يكون إنا إلا, إلا قائمون فأوقيت حركة الهمزة على النون ثم أدريمة النون في النون وهذا كقوله تعالى لكنه هو الله ربي أي أنا هو أي أمة هو الله ربي وقد تقدم شرحه من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم هذه الماده معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ان وهي من الحروف العوامل وعملها نصب الاسم ورفع الخبر وحكمها في ذلك حكم المكسور اله المكسورة الهمزة وإنتها كإنتها إلا أن تلك حرف وهذه تكون ما بعدها أسماء وذلك قولك بلغني أن زيدا منطلق وكرهت أنك خارج وعجبت من أن اخاك ذاهب ولا يجوز إدخال اللام على خبرها إلا في شدود وقد تقدم ذلك فإن وقعت قبلها أفعال الشك واليقين، جاز إدخال اللام على خبرها وكسرها نحو قولك ظننت أن زيدا لقائم وعلمت أن أخاك لذاهب ولا يجوز مثل ذلك مع غير أفعال الشك واليقين ويكون بمعنى لعلّ حكى الخليل ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا أي لعلك وعلى ذلك حمل قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في مذهب من فتح أي لعلها حاشية من سورة الأنعام ومن من قرأ إنها بكسر الهمزة ابن كثير وأبو عمرو وتكون الجملة مستأنفة للإخبار بعدم إيمان من طبع على قلوبهم ولو جاءتهم كل آية انتهت الحاشية وتكون فعلا على ضربين أحدهما أن تكون من الأنين تقول أن زيد في مرضه أنين والثاني أن يكون من قولهم أن الماء يأنه أنى إذا خبه ليت ليت وهي من الحروف العوامل وعلتها في عملها كعلة ان وان ومعناها التمني تقول حين ذلك ليت زيدا قائم وليت أخاك عندنا فتنصب الاسم وترفع الخبر إذا كان مفردا فإذا كان غير مفرد حكمت عليه بالرق فأما قوله يا ليت أيام الصباء رواجعة فعلى حدث الخبر وتقديره يا ليت أيام الصباء لنا رواجها وأهم الكوفتي يزعمون أن الراجز أجرى ليت مجرى ودت لأنها في معناها وقالوا ليت شعري والمعنى ليتني أشعر شعرا والأصل شعرة إلا أنهم حذف الهاء تخفيفا للفرق بينه وبين المعنى الآخر حاشية المعنى الآخر للشعرة هو شعر الآن ألا ألا وهي من الحروف الهوامل ولها مواضع حدها أن تكون تنبيها وافتتاحا للكلام نحو قولك ألا لعنة الله على الظالمين والثاني أن تكون عرضا نحو قولك ألا تنزل فتصيب خيرا ألا تقصدنا فنكرمك والثالث أن يكون تحضيضا نحو قولك ألا أكرمت زيدا ألا عمرا لقيته وقد يكون تمنيا وتنصب بعدها النكره إلى تنوين كقولك ألا ماء باردا وإن شئت قلت ألا ماء بارد وحكمها حكم لا في ذلك قال حسان ألا طعانا ألا فرثانا عادية إلا تجشؤ إلا تجشؤكم عند التنانير وأما قول الآخر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت فقال الخليل هو على إضمار فعل فأنه قال ألا تروني رجلا كما يقول ألا خيرا من ذلك على معنى ألا يأتي خيرا من ذلك وقال يونس نول مضطرا وتقول ألا رجل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه وأجاز المازني الرفع على الموضع إلى وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها انتهاء الغاية تقول خرجت إلى المسجد وقصدت إلى أخيك وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون بمعنى مع كقول العرب الزود إلى الزود إبل أي مع الزود وحملوا عليه قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وجوزوا أن تكون إلى هاهنا على بابها والتقدير الزود مضاف إلى الزود وكذلك الآية كأنها في التقدير ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم ومن ذلك قوله تعالى من انصاري إلى الله قالوا ويكون بمعنى عند. قالوا وتكون بمعنى في وأنشدوا وان يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد إذن ومنها إذن وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى وعملها النصب في الفعل خاصة وهي جواب من قال سأفعله ولها ثلاثة أحكام أن تقع مبتداه فهذه عاملة تقول من ذلك اذا أكرمك واذا أحسن إليك والثاني أن تقع بين الشيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر فهذه لا تعمل شيئا وذلك نحو قولك زيد اذا يكرمك وعبد الله إذا يحسن إليك. فأما قول الشاعر لا تتركني فيهم شقيقة إني إذا أهلك أو أقير، ففيه قولان. أحدهما أن خبر إن محذوف كأنه قال إني تالف إذا أهلك أو أقير، والثاني أن الشاعر لما اضطر. شبه إذا بلا فنصب بها كما ينصب بلا وذلك أنها تدل على الاستقبال كما تدل لن وهي جواب لمن قال سأفعل كما أن لن جواب لمثل ذلك والثاني أن تكون مخيرا في الإعمال والإهمان وذلك إذا دخلت عليها الفاء أو الواو نحو قولك فإذا نكرمك وإذا نحسن إليك وإن شئت نصبت قال الله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وفي بعض المصاحف وإذا لا يلبثون خلافك وهي في عوامل الأفعال بمنزلة أرى في عوامل الأسماء ألا ترى أن أرى إذا توسطت جاز إلغاؤها وإعمالها وإذن في التوسط ملغات لا غير لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء والاختيار عند البصريين أن تكتب إذن بالالف والاختيار عند الكوفيين أن تكتب بالنون لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين آية وهي من الحروف العوامل ينبه بها المنادى وذلك إذا كان بعيدا منك أو نائما أو متراخيا تقول ايا زيد ايا عبد الله قال ذر رمة أيا ضبية الوعساء بين جلاجل جل وبين النقى أأنت ام أم مسالمي هيا هيا ومجراها مجرا أيا تقول من ذلك هيا زيد وهيا عبد الله والهاء بدل من الهمزة كما ابدلوها في هرقت الماء وهبرت الثوبة وهرحت الدابة في أشباه ذلك الحروف الرباعية حاشا وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها الاستثناء تقول من ذلك ذهب القوم حاشا زيد هذا مذهب سيبويه وذهب أبو العباس إلى أنها فعل تنصب ما بعدها وذلك قولك ذهب القوم حاشا زيدا واستدل على ذلك بقولهم حاشا يحاشي وأنشد النابغة ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد ولا دليل في هذا لأنه يجوز أن يكون هذا الفعل مشتقا من الحرف كما اشتق نحو هللت من لا إله إلا الله وسبحت من سبحان الله وكبرت من الله أكبر والدليل على صحة قول سيبوي امتناعهم من أن يقولوا ذهب القوم ما حاشا زيدا كما يقولون ما خلا زيدا وما عدا عمرا، وذلك أن خلا وعدا فعلان، والفعل ما يوصل به، وحاشا حرف، والحرف لا يكون صلة. قال الزجاج أصله من الحشا وهو الناحية. قال الشاعر يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله بأي حشا أمسى الخليط المباين. ويقال حاشا وحاشا وحشا وحشا وفي هذا الحلف تقوية لمذهب أبي العباس لأن الحروف لا تحذف منها حتى وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى فإذا عملت كانت جارة وكان معناها الغاية فقولك قام القوم حتى زيد وترت حتى المغرب قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر تقدر مرة تقدير مع ومرة تقدير إلى وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها إن جعلتها بمعنى مع كان الرأس ماكولا وإن جعلتها بمعنى إلى كان الرأس غير ماكول ولكن الاكل انتهى إليه ويضمر بعد حتى أن إذا دخلت على الفعل وذلك قولك سرت حتى أدخلها والمعنى إلى أن أدخلها وإنما احتجت إلى إضمار أن من قبل أن حتى من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فأضمرت أن لتكون مع الفعل مصدرا إذ المصدر اسم فتكون حتى داخلة على الاسم فإذا نصبت الفعل جاز أن تقدر حتى تقدير كيف إذا جعلت السير سببا للدخول وجاز أن تقدرها تقديرا إلى إذا جعلت الدخول غاية سيره ويجوز الرفع على معنيين أحدهما أن تريد سرت فدخلت والثاني أن تريد الحاله كما حكي عن العرب مرض حتى لا يرجونه أي حتى الآن لا يرجع وقد قرأت القراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول فأما الهاملة فتجري مجرى الواو في لأنها تدل على التعظيم والتحقير تقول في التعظيم مات الناس حتى الأنبياء والملوك وتقول في التحقير وصل الحاج حتى المشاة والصبيان والنساء وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها وقد تجري حتى مجرى حرف من حروف الابتداء فيقع بعدها الجمل وذلك نحو قولك سار القوم حتى زيد سائر قال جرير حتى ماء دجلة أشكل حاشية تكمة البيت وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة اشكل هذه رواية الدوان وفي المغني فما زالت القتلى تمج دماؤها والشاهد في أنه أجرى حتى مجرى حرف من حروف الابتداء ووقعت بعدها جملة ما دجلة أشكل انتهت الحاشية وتقول ضربت القوم حتى زيدا ضربته فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهي أحدهما أن يعطف حتى على القوم والثاني أن تنصبه بإضمار فعل يدل عليه ضربته وأما الرفع فعل الابتداء وما بعده الخبر وأما الجر فبحتى على أن تجعل ضربته توكيدا بعد أن مضأ كلامك على الجر وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه ألقى الصحيفة فيخفف رحله والزاد حتى نعله كأن وهي من الحروف العوامل وعلتها كعلة إن, إن وأن وليت وعملها كعملهم ومعناها التشبيه فإن خففتها كان لك وجهان الرفع والنصب تقول كأن زيد أسد وكأن زيدا أسد وقد أجاز مررت برجل كأن زيد على زيادة ام لأنه قال كزيد وأما قول الآخر ويوما ترى فيه بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارث السلم فينشد على ثلاثة أوجه بالرفع وكأن ضبية بالنصب وكأن ضبية بالجر ومن رفع جعل ضبية مبتداً وأضمر الخبر كأنه قال كأن ضبية كأن من صفاتها كذا وكذا هذه المرأة ومن نصب أعمل كأن مخففة كما كان يعملها مثقلة وجاز ذلك من لانها أنها إذا عملت لشبهها بالفعل من الوجوه التي تقدم ذكرها والفعل قد يعمل محلوفا وذلك قولهم لم يكن زيد قائما وقد قرأ أهل المدينة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فعملوا أن مخففه كما كانوا يعملونها مثقله وكأن كإن في ذلك وقد حكى سيبويه والأخفش ذلك قال الشاعر ووجه مشرق النحري كأن تدييه ثقان ينشد رفعا ونصبا فمن نصب فعلى أنه أعمل كأن مخففة ومن رفع فعلى الابتداء وفي كأن ضمير المجهول أي كأنه, كأنه تدياه ثقان وقد قيل إن من رفع ضبية جعلها خبر كان كان وأضمر اسمها والتقدير كأنها ضبية ومن جر جعل أن زائدة فأنه قال كضبية كلا وهي تأتي على ضربين أحدهما أن تكون ردعا ونفيا فقوله تعالى ليكون لهم عزة كلا وقال تعالى قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا اي لا على طريق الزجر الرادع والثاني ان يكون بمعنى قولك حقا ومنه قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى الا انك تكسر بعدها ان بخلاف قولك حقا لان, كلا لأن كل حرف وحقا مصدر وما بعد كل مستأنف مبتدأ وأصلها الردع والزجر على ما ذكر لولا وهي من الحروف الهوامل وقد ذكر أنها مركبة من لو ولا ولها موضعان أحدهما أن تكون تحضيظا وذلك قولك لولا أكرمت زيداً، لولا احسنت إلى عمرو أي هلا، قال الله تعالى، لولا ينهاهم الربانيون، أي هلا، وقال الشاعر، تعدون النيب بأفضل مجدكم، بني ظوطر لولا الكمية المقنعة، أي هلا تعدون الكمية المقنعة أفضل مجدكم، ولا ينيها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا والثاني أن يكون الامتناع الشيء لوجود غيره وذلك نحو قولك لولا زيد لأكرمتك فزيد يرتفع بالابتداء والقبر محفوظ أي لولا زيد بالحضرة أو عندك أو ما أشبه ذلك هذا مذهب سيبوي وقولك لأكرمتك لا جواب لولا وليس من زيد في شيء فإن وليتها, فإن وليتها أن فتحتها فقلت لولا أنك حاضر لقمت وإنما فتحها هنا لأنه مكان امن وقوع الفعل فيه وحاضر خبر ان وهو يسد مسد خبر المبتدى وقد حكى أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس أنها تكون جحدا في قوله تعالى لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وقال غيره هي تحضيض فقوله لولا أكرمت زيدا ولولا أحسنت إلى عمر وما أشبه ذلك لوما وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضيض وهي مركبة من لو وما تقول لو ما أكرمت زيدا ولو ما أحسنت إلى عمر قال الله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة بمعنى هلا ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا على ما تقدم في لولا لعل وهي من الحروف العوامل تنصب الاسم وترفع الخبر وعلتها كعلة إنا وأن وكأن وفيها لغات قد يقال لعل ولعن وعل ورعن قال لعل وعن ورعنا وأن الافصح لعل لعل وأن قال الله تعالى لعلك باخع نفسك وقال الراجز يا أبتي علك أو عساك حاشية هو لرؤبه وصدره تقول ابنتي قد أنا اناك أي حان وقتك انتهت الحاشية فأما إن فقد تقدم ذكرها وقد حكي أن بعض العرب يجر بها وأنشد النحويون فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت ثانيا لعل أبي المغوار عنك قريب وهو من الشاذ وتقول لعلني أفعل كذا ولعلي والنون الأصل وإنما حذفت تشبيها بحذفها من أني وكأني لقرب مخرج اللام في النون وحذفت من أني وكأني كراهة لاجتماع النونات وقد حذفوها معليتا فقالوا ليتي قال الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي حاشية قاله زيد الخير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو من المؤلفة قلوبهم انتهت الحاشية إلا وهي من الحروف الهوامل ولها مواضع أحدها أن تكون استثناء ولا يخلو ما قبلها أن يكون موجبا أو منفيا فإن كان ما قبلها موجبا انتصب ما بعدها على كل حال تقول من ذلك قام القوم إلا زيداً ينصب زيدا في المتقدم إلا أنه يصل إليه بوساطة إلا كما تنصب ما بعد الواو التي بمعنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو وهذا مذهب سيبوي وقال أبو العباس إلا بدل من أستثني وهذا يفسد بقولهم قام القوم غير زيد ألا ترى أنه لا يصح ها هنا أستثني غير زيد وقال الفراء الأصل في إلا إن لا فأسكنت النون وأدغمت في اللام فإذا نصبت نصبت بأن وإذا رفعت رفعت بلا وهذا فاسد لأنه لا خلاف بينهم في جواز ما قام إلا زيد لرفع زيد لأنه لا شيء قبله يعطف عليه وليس في الكلام منصوب فتكون إن عاملة فتكون إن عاملة فيه وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه وقال الكسائي انتصب المستثنى في قولك قام القوم إلا زيدا بأن محذوفه هي وغيرها والتقدير إلا أن زيدا لم يقم وهذا تفسير لب وحكي عنه أيضا أنه قال انتصب المستثنى لأنه شبه بالمفعول وهذا يقرب من قول البصريين وإذا كان ما قبلها منفيا وتم الكلام جاز لك فيما بعد إلا البدل والنصب والبدل أجود وذلك قولك ما قام أحد إلا زيد وما, وما مررت بأحد إلا زيد قال الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ويجوز أن تقول في جميع ذلك إلا زيدا وقد قرأ ابن عامر إلا قليلا على أصل الاستثناء فإن قدمت المستثنى نصب على غير فقلت ما قام إلا زيدا أحد وما لي إلا إياك صديق وما لي إلا آل احمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل فيه بقصه من الاعراب وذلك ما قام الا زيد وما رايت الا زيد وإلا هاهنا إيجاب وليست استثناء لأنه ليس قبلها ما يستثنى منه وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين وأبدلت على لغة التميميين وذلك قولك ما في الدار أحد إلا حمارا أو إلا حمار وما مررت بأحد إلا وتدا وإلا وتد ويروى قول النابغة إلا الأواري وأواري بالنصب والرفع فمن نصب فعلى الاستثناء المنقطع ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد وهذه من بيت قبله ودار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمدي وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من احد ولا يجوز الجر على اللف لأن بعد إلا موجب ومن لا تزاد على الموجب والسبويه يقدر الاستناء المنقطع بلاك والفراء يقدره بسوى وزعم أبو عبيدة أن إلا قد تكون بمعنى لا قال ذلك في قوله تعالى لأن لا يكون للناس عليكم فجة إلا الذين ظلموا ورد ذلك الزجاج وغيره وقال هو استثناء من غير الجنس على معنى لكن على حد قولهم ما زاد هذا المال إلا نقص أي لكن ما نقص ويقال إلا أقم أقم والأصل إن لا تقم وأدغمت النون في اللام وليست من الأولى شيء ولكنها تشاركها في اللفظ. قال زهير جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدا بالظلم يظلم من فضلك تابع وقية المادة أما وهي من الحروف الهوامل ولها موضعان أحدهما أن تكون لتفصيل الجمل وذلك نحو قولك جاءني إخوتك فأما زيد فأكرمته وأما عمر فاهنته وأما جعفر فأعرضت عنه قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمه ربك فحده والثاني أن تكون قطعا وأخذا في كلام المستأنف وعلى هذا يرد ما يأتي في أوائل الكتاب نحو قولك أما بعد كذا ولها موضع ثالث هي فيه مركبة وذلك قولك أما أنت منطلقا انطلقت معك والأصل أنما أنت فادغمت النون في النون فأدغمت النون في بعد أن قلبت إلى لفظها وما عوض من الفعل المحذوف والتقدير إن كنت منطلقا فحذفت كان وعوض منها ما واتى الضمير المنفصل لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه ونصبت منطلقا لأنه خبر كان المحيوف موضع أن نصب لأنه مفعول له والمعنى من أجل أن كنت منطلقا انطلقت معك وأنشد سيبويه أبا خراشك أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع إما وهي من الحروف الهوامل ولها موضع واحد هو الشك وذلك قولك أكلت إما خبزا وإما تمرا أنت متيقن أنك أكلت أحدهما وشاك فيما اكلت منهما والفرق بين إما وأو أنك إذا قلت أكلت إما خبزا وإنما تمرى فقد ابتدأت بالشك وبنيت كلامك عليه ونظير ذلك قولك وننت زيدا قائما ألا ترى أنك بنيت كلامك على الشك وإذا قلت أكلت خبزا أو تمرى فإنما اعترضك الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين ونظير ذلك زيدا ظننت قائمة مضى صدر كلامك على اليقين، ثم اعترضك الشك. والثاني أن يكون تخيرا، ودارت قولك جالس إما الحسنة أو ابن سيرين، وتعلم إما اللغة وإما النحو، أي أنت مخير في أحدهما. والثالث أن تكون إباحة، ومسائل الإباحة كمسائل التخير. وإنما يقع الفرق بينهما القرائن وليست إما من حروف العطف كما يذهب إليه بعض النحويين يدمك على ذلك أنك إذا قلت رأيت إما زيدا وإما عمرا لم يخلو قومك إما زيدا وإما عمرا أن تكون إما الأولى عاطفة أو الثانية فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف لأن حرف العطف لا يبتأ به ولا يجوز أن تكون الثانية لأن الواو حرف عطف ولا يجمع بين حرفي عطف في شيء من الكلام وإذا تبين ذلك بطل أن تكون عطفة ولكن النحويين لما رأوا إعراب بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريبا والتساء ولئن موضع آخر هي فيه مركبه من إنا وما وذلك في الشرط نحو قولك إما تخرجن فأخبرني قال الله تعالى فإما تراين من البشر احدا فقولي وقال الأعشى فإما كريني ولي ممة فإن الحوابث أودى بها والجزم بإن وما زائدة كما زيدت كينه اينما وحيثما وما أشبه ذلك حلّى وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضير ولا يليها الا الفعل مظهرا أو مضمرا لاختصاصها به وهي مركبة من هم ولا تقول من ذلك هلا أكرمت زيدا هلا أتيت خيرا من ذلك فإذا أضمرت الفعل قلت هلا زيدا هلا خيرا من ذلك أي هلا أكرمت زيدا هلا أتيت خيرا من ذلك تضمر فعلا تدل عليه الحال المشاهدة ومن العرب من يقول ألا أكرمت زيدا أنها أحسنت إلى عمرو لما وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى ولها ثلاثة مواضع أحدهما أن تكون نافية وذلك قولك لما يقوم زيد لما يخرج عمر وأصلها لم زيدت عليها ما وهي جواب من قال قد قام وقد خرج قال الله تعالى: الاحسبتم أن, ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وتدخل عليها الهمزه فيقال: الما يقوم والواو ويدخل عليها الفاء والواو فيقال: فلما ولما وما اشبه ذلك والثاني ان يقعد بعدها الشيء موقع غيره وذلك نحو قولك لما جاء زيد أكرمته ألا ترى أن الإكرام إنما وقع بوقوع مجيء زيد وكذلك لما قصدني عمر أحسنت إليه قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه وأن بعد لما زائدة بخوبها كخروجها والثالث أن تقع بمعنى إلا حكى سيبويه نشتك الله لما فعلت أي إلا فعلت ومثل ذلك بالله لما فعلت وقد قدر جلة النحويين على ذلك قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فإن بمعنى ما ولما بمعنى إلا لكن تكون مخففه ومثقله فالمخففه غير عامله والمثقله عامله ومعناها في كلا الحالتين الاستدراك والتوكيد فالمخففه كقولك ما قام زيد لكن عمرو وتعطف ما بعدها على ما قبلها ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على المفرد ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب فان كان بعدها جملة، جاز أن تقع بعد الموجب وذلك قولك قام زيد لكن عمر لم يقم وانما وجب أن يكون كذلك من أن بعدها مخالف لما قبلها فإذا كان ما قبلها موجبا كان ما بعدها من فيها وأما المتقلة فهي من أخوات إنا وعملها كعملها وذلك قولك اتى لي زيد لكن عمرا لم ياتني وكذلك خرج عبد الله لكن محمدا مطيم وقد أدخلوا على خبر هنلام وذلك قوله ولكنني من حبها بعميد حاشية ونصنحات اكثرهم على أن هذا الشاهد لا يعلم قائله ولا تعرف له تتمة ولا سابق أدى عقيل الذي رواه بيتا كاملا دون أن ينسبه ونومونني حب ليلة عوازلي ولكنني من حبها لا أميد وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه وقد اضطر الشاعر فحدث النون من المخففة وذلك قوله فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا اسقني إن كان ماء فضلي يريد ولكن اسقني فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين وكان حقه أن يكسر النون إلا أنه حذف ليتزن له البيت تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وهكذا نأتي إلى ختام كتاب معاني الحروف لأبي الحسن الرماني تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه الأبيات من ديوان الإمام الشافعي وهو مسجل لدينا كاملا على اشرطه أخرى العقل وحده لا يغني لو كنت بالعقل تأطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق. رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق ثم يقول بعنوان علمي معي علمي معي حيثما يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق ثم يقول بعنوان الصديق ربما أخفأ في حق الصديق دام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقه ما يقول بعنوان هو الحظ قال محمد بن المنصور قرأت في كتاب طاهر ابن محمد النيثى بوري بخط الإمام الشافعي إن امرأة وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موفق الجد يدني كل أمر شافع والجد يفتح كل باب مغلق واذا سمعت بان مكدودا اتى ماء ليشربه فغاض فحققه واحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همه يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس لبيب وطيب عيش الاحمق ثم يقول بعنوان ما حك جلدك مثل ظفرك ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك ثم يقول بعنوان القناعة هي الغنى رأيت القناعة رأس الغنى فصرت لها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ثم يقول بعنوان من أعظم البلاء ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك أو أن تريد الخير للانسان وهو يريد غيرك ثم يقول بعنوان الفتنة العظيمة أنشد الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم المتهتك والجاهل المتنسك قال فساد كبير عالم متهسك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمثل ما يقول بعنوان المرء بفعله لا بقوله إن الفقيه هو الفقيه بفعله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 وقال الربيع سمعت الشافعية يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعن الربيع قال أنشدني الشافعي لم يفتأ الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأس لم يبعث بها الرسول التستخفى بحق الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل ثم يقول بعنوان الحمد قرين الرفعه سن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا تولين الناس إلا تجملا نبا بك ظهر أو جفاك خليل وان ضاق رزق اليوم فصدر إلى غد عسى بات الدهر عنك تزود ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ثم يقول بعنوان وهل يستوي العالم والجاهل تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل ثم يقول بعنوان ففرغ لطلب العلم لا يبرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل لو أن لقمان الحكيم الذي صارت به الركبان بالفطل بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقي. ثم يقول بعنوان الوقوف على أبواب الملوك ذل إن الملوك بلاء حيثما حل فلا يكن لك في أبوابهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك إن أرضيتهم مل فاشتغن بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم ظل ما يقول بعنوان الرفض والنص إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبهما حتى أوشد في الرمل ثم يقول بعنوان حب آل البيت فرض يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ثم يقول بعنوان التحامق غير الحمق جرت بين الشافعي وبين بعض أصحابه مجانة فقال وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لقيت امرأ لا أشاكله أحامقه حتى يقال فجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله المراد بالنوى البعد عن العقلاء وأهل الدين إلى أهل الهزل والمجانة تصنعا وقد ألاقي جاهلا لا أشاكله ولا أوافقه ولكني أجاريه في حمقه حتى يظن الجهلاء أن ذلك طبيعة وخلقة به ولو كان ذا عقل لشاكلته في عقله وجريت معه في فهمه ثم يقول بعنوان استعارة كتب استعار الشافعي من محمد بن الحسن الكوفي الفقيه يميذ أبي حنيفة شيئا من كتبه فلم يسعفه به كتب إليه الشافعي رضي الله عنه يقول كل الذي لم ترى عينا من رعاه مثله ومن كان من رآه قد رأى من قبله لأن ما يجنه فاق الكمال كله العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله ثم يقول بعنوان طريق المعالي وقال رضي الله عنه بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي البيت الأول في هذه الأبيات مروي زائع ولكن بقدر البيوع يكون قبول النفوس للاقواء والمحال في البيت الثاني المستحيل ما يقول بعنوان كثرة العلم تورث التواضع كلما أدبن الظهر اراني نقص عقلي واذا ما علما زادني علما بجهلي ثم يقول بعنوان الحظ يرفع ويخفر المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعل وترى الغني إذا تكامل ماله يخشى وينحل كل ما لم يعمل ثم يقول بعنوان داريت كل الناس لكن وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها وكيف يداري المرء حاسدا نعمه اذا كان لا يرضيه الا زوالها ما يقول بعنوان مجد العلم رايت العلم صاحبه كريم ولو ولدته اباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراع الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام ثم يقول بعنوان ثلاث مهلكات فناس هم مهلكه الامان وداعيه الصحيح إلى الثقام دوام مدامه ودوام وقء وادخال الطعام على الطعام ثم يقول بعنوان لا انثر الدر على الغنم قال الشافعي ساكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثفت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومقتتا فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ما يقول بعنوان لعمري أخبر عثمان بن محمد العثماني وحدث عنه أبو محمد ابن حيان قال حدثنا أبو علي النيسابوري بوري ببغداد حدثنا بعض أصحابنا ان محمد ابن إدريس الشافعي لما دخل مصر أتاه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدا يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا فأنصر درا بين سارحة البهن وأنظم منثورا لراعية الغنم لعمري لإن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. فإن الله العزيز بلطفه وصادفت اهلا للعلوم وللحكم بثفت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمكنون لدي ومكتكم ومن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ثم يقول بعنوان العفة تورث العفة تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي من الزنا دين وان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي ثم يقول عن اسباب الغنى اجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفهم حالي وإني لمعدم وبيني وبين الله اشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم ثم يقول بعنوان ليس للشامتين يوم وحدث أبو الحسن الصابنجي المصري قال رأيت قبر أبي عبد الله الشافعي بمصر وعند رأسه لوح مكتوب عليه قضيت نحبي فصر قوما هم حمقى بهم غفلة وقوما كأن يومي على حتم وليس للشامتين يوم. فهو شعر أشبه بشعر الشافعي ولعله كان أوصى بكتابته على قبره ثم يقول بعنوان الحر لا يهتك حرمة أخي يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلاله ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لديدا تفهم ثم يقول بعنوان لا تتعب نفسك قال الاصبعاني حدثنا محمد بن إبراهيم عدثنا الحسين بن محمد بن غوث الدمشقي قال سمعت المذنية يقول كل ما الشافعي في بعض ما يراد منه أنشأ يقول ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك معلمي تعليم ثم يقول بعنوان تضرع ودعاء بموقف ذلي دون عزتك العظمى بمخفي سر لا أحيط به علما باطراق رأسي، باعترافي بذلتي بمد يدي استنطر الجود والرحمة بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مكنونا فعرف بالأسماء أذقنا شراب الأنث إذا ثقى محبا شرابا لا يضام ولا يضمع بانتهاء هذه الأبيات المختارة من ديوان الإمام الشافعي التي قرأها الدكتور محمد إبراهيم نص ينتهي الكتاب معاني الحروف للرماني انتهت هذه المادة ولكم تحيات أسوان في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته